بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس يا سادة متدا مأخر يتفرع هذا خبر مقدم أي ومما ينبني ويتفرع لنا الفرع هو ما تفرع عن غيره وتولد عن عن غيره الأصول المتقدم الأربع يقصد بها الكتاب والسنة والإجماع والبراء الأصلية هذه جعلها أصول متفق عليها وجعل القياس فرعا عن هذه الأصول لماذا؟ لأنه كما سبق القياس كما ذهب إليه أنه من الأدلة يعني مما تثبت به الأحكام الشرعية إلا أنه ليس دليلا مستقلا بنفسه كما أن الكتاب دليل كما أن الكتاب دليل مستقل بنفسه لأن القياس اشترط فيه أن يكون معتمدا على أصل فرع يحمل على أصل وهو المقيس عليه وهذا المقيس عليه لابد أن يكون حكم ثابتا بكتاب أو سنة أو إجمع إذن لم يخرج القياس عن عن ماذا؟ لم يخرج القياس عن دلالة الكتاب والسنة والإجمع فصار فرعا فصار فرعا لكن المشهور عند أصوليين الأصول المتفق عليها أرفع الكتاب والسنة والإجماع والقياس والإجماع والقياس هذا أولى وما ذكره المصنف وأعلن هنا بأن القياس يتفرع هذا موجود في السنة أو موجود في الإجماع لأنهم كما قيل إن السنة ثابتة به أو حجية السنة ثابتة بالكتاب وحجية الإجماع ثابتة بالكتاب والسنة إذن الذي حصل رجعت الكتاب والسنة والقياس إلى الكتاب أو رجعت السنة والإجماع والقياس إلى الكتاب إما أنه يجعل الدليل واحداً أو الأصل واحداً أو الكتاب وقد قيل به قال به بعض الصليين وإما أنه يجعل من حيث كل واحد منها له مفهومه الخاص فالسنة لها مفهوم خاص ولو ثبتت حجيتها بالكتاب والإجماع له مفهوم خاص مغاير للسنة ولو ثبت حجية الإجماع بالكتاب والسنة والقياس له مفهوم خاص ولو كان متفرعا عن الأصول السابقة. قال ومنما يتفرع عن الأصول المتقدمة لأن القياس من العدل الشرعي لكنه ليس دليلا مستقلا بذاته. القياس وقد جعله من قدام في الروضة من معقول المعنى من معقول المعنى يعني يقول الحكم الشرعي هذا مأخوذ من الكتاب والسنة أو من الكتاب. الكتاب يدل على الحكم الشرعي إما بمنطوقه وإما بمفهومه وإما بمعقوله إما بمنطوقه وإما بمفهومه وإما بمعقوله منطوقه ومفهومه هذا ما سبق البحث فيه المنطق والمفهوم بمعقوله جعله القياس جعله القياس لأن حجية القياس ثابتة بالكتاب وأيضا لابد بد أن يكون الحكم حكم المقيس عليه ثابتاً ب نص او اجماع اذا رجع معقول الكتاب والسنة القياس, القياس هذا مصدر قاس يقيس قاس يقيس قياسا قاس يقيس إذا اذا نصره قاس هذا فعل ما والف مبدلة عن عن اي شيء عن الياء هذا على المشهور ان الالف مبدلة عن الياء وقاس في الأصل انه مما سمع فيه الواوي يعني هو أجوف واوي وأجوف يائي هذا موجود يعني بعض الكلمات يتعين أن يكون ألفه مقلبة أفعال الماضية الثلاثية إذا وجدت فيها ألف فاقطع بأنها ليست أصلية قطعا هذا باتفاق إذا وجدت الألف في فعل ماضي أو اسم وهو على ثلاثة أحرف فاقطع بأن الألف ليست أصلية وإنما هي مقلبة عن واو أو يائي ثم يحتمل في بعضها مما سمع فيه انه واوي او ياء فيحكم به بهما بالاثنين فلا يقال ان الالف مقالب عواو او عن ياء مثل دعا دعاء هذا الثلاثي الفه مقالب عن عن واو وهو الاكثر لكن الاصح انه مقالب عواو في بعض اللغات عن عن ياء ولذلك دعا يدعي صحيحه ودعا يدعو هذا ايضا صحيحه لماذا لأن الالف دعا يدعو يدعو هذه الواو كانت ألفة فدعا أصل دعى تحركت الواو فتح المقبوله وقلبت الف ودعى اصلها دعى ايضا دعيا اثبت ذلك من مالك رحمه الله له منظومه في الواوي والياء مما جاء فيه اللغتان فيقال فيه انه واوي يائي لكن باعتبار لغتي باعتبار لغتين له منظومه في فيما جاء بالواوي والياء منها دعاء ذكر دعاء وقاسى مثلها قاسى قيس وقاسى قوس اذ القاسى يقيس وقاسى يقوس صحيح قاسى يقيس وقاسى يقوس ان كان المشهور عند الأصولين هو القياس انه بالياء وكان القياس هذا مصدر قال واصله اصله يعني في اللغه التقدير والمساواه يعني يطلق مرادا به التقدير ويطلق ويراد به المساواه وهل هو حقيقه في احدهما مجاز في الاخر أو مشترك لفظي أو مشترك معنوي فيه خلاف فيه فيه خلاف ومثل هذه الالفاظ التي تستعمل بمعنيين فاكثر الاصل انه يحكم بأنها مشترك لفظ هذا هو الاصل فاذا جاء القرء مثلا مستعملا في الحيض والقرء مستعملا في الطهر نقول هذا مشترك اللفظي لأن اللفظ واحد والمعنى مختلف والمعنى مختلف اذا اتحد في اللفظ وتعدد في المعنى وفي الوضع ايضا وهذا حقيقة المشترك اللفظي والقول بانه خلاف الاصل نعم هو خلاف الاصل لكن إذا سمع في اللفظ معنى ومعنى بدلا من أن يقال في احدهما مجاز وفي الاخر حقيقه دون برهان نقول هذا القول بالاشتراك اولى منه وإن كان مرجع عند كثير من الصغين المجاز مقدم على القول بالاشتراك لكن القول بالاشتراك هذا حقيقه ولا عدول عنه إذا الأصل القياس في اللغة ياتي بمعنى التقدير بمعنى التقدير قص الثوب بالذراع إذا قدرته به ولذلك قال الجوهري قص الشيء بغيره وعلى غيره إذا يتعدى بالباب ويتعدى على قص الثوب بالذراع قص الثوب على الذراع وهذا وارد قد يتعدى الشيء بحرفين وكل منهما له له معنى رغبت في كذا رغبت عن كذا يختلف معنى يختلف هنا قاس يتعدى بالباو يتعدى على. قاس الثوب بالذراع إذا قدره به قال الجوهري قص الشيء بغيره وعلى غيره إذا قدرته على مثاله حينئذ إذا قدرت الشيء بشيء يستلزم أنه لابد من شيء لابد من شيئين الثوب والذراع إذن القياس يستلزم شيئين يستلزم شيئين ويقال قدرت أو قص الجراحة قص الجراحة بمعنى إذا جعلت فيها ميلا لتعرف غورها لتعرف غورها كذا قال رحمه الله ويأتي بمعنى المساواة فيقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي او يقال فلان يقاس بفلان بمعنى انه يساوي اذا يطلق عليهما بالمعنى او بالاشتراك اللفظي فيكون اللفظ لفظ القياس مشتركا لفظيا بين التقدير والمساواة واما في الصلاح فقال وهو اي القياس في الصلاح اهل الاصول او ان شئت تقول شرعا فهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهم وهذا اشهر حد لي. الأصول. حد للقياس حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهم إذ قد تضمن اركان القياس الأربع وبايجاز وبمعنى واضح بين لا إشكال فيه حمل ما المراد بالحمل هنا؟ المراد به الإلحاق المراد به الإلحاق يعني الحاق الفرع بالأصل الحاق الفرع بالأصل في ماذا؟ في إثبات الحكم له لأن ثمرة القياس ونتيجة القياس وما يراد من القياس هو إثبات حكم الأصل للفرع إثبات حكم الأصل للفرع فعينئذن الأصل والقياس والإلحاق وبعض معبر بالمساواة أو التسري ولا إشكال, ولا إشكال لأن بعض منطقة كلمة حمل هنا لأنها ملزومة للمساواة نقول هذا لا مشح في الصلاح يعني قد يعبر به الحمل وقد يعبر كما في التعريف الآخر الإثبات وإن كان الحمل والإثبات ثمرة للقياس لأن الأصل في القياس هو مساواة الفرع للأصل وهذا هو المعنى اللغوي معنى المساواة تسوية فرع بأصل مساواة فرع بأصل والحمل والإثبات كذلك نقول هذا ملزوم للمساواة لأنه يلزم من المساواة الحمل يستوي الفرع مع الأصل اولا ثم تحمل إذا أيهما أصل أيهما فرع التسوي أولا يستوي عندك الفرع مع الأصل ثم تحمل الفرع على الأصل ثم تثبت حكم الأصل في الفرع إذن نقول الحمل والإثبات ملزوم للمساواة المساواة لازمة فإذا وجدت المساواة يلزم منها الحمل والإثبات إذن لا مشح في الصلاح من ذكر الحمل أو ذكر المساواة في الحد وإن كان الأولى أن يعبر بما جرت به العادة من كون المعنى اللغوي يؤخذ جنسا في حد المعنى الصلاح. معنى اللغوي وهو المساواة هنا الأصل هو أن يؤخذ في حد القياس ولكن إذا أطلق الملزوم مرادا به اللازم نقول هذا وإن كان مجاز إلا أنه صار حقيقة عرفية صار حقيقة عرفية والمجاز إذا أطلق وانصرف إلى معنى خاص عند أرباب الحدود جاز دخوله في الحد وما يذكر من أن الشرط الحد وصحته أنه يخلو عن المجاز نقول نعم المجاز الذي لم يصل حقيقة عرفية هذا يمتنع دخوله فيه في الحد وأما إذا صار حقيقة عرفية بحيث إذا أطلق لفظ الحمل ولفظ الإثبات ولفظ التعدية تعديه فرع إلى أو حكم الاصل الى الفرع نقول إذا أطلقت هذه العبارات وإن كان هي مجاز من إطلاق اللازم مرادا به الملزوم أو الملزوم مرادا به اللازم إن أطلقت صارت حقائق عرفية وحينئذ لا, لا إشكال وهو حمل فرع يعني الحاق الفرع بالأصل وإثبات حكمه له وإثبات حكمه له حكم الأصل للفرع لذلك الحمل فرع على أصل هذا الركن الأول الفرع على أصل هذا الركن الثاني في القياس في حكم حكم من أو ماذا في حكم الأصل في حكم الأصل هنا أطلق الحكم فيشمل حكم التكريفي والحكم الوضعي على قولك. لجامع بينهما لجامع لجامع جار مجروم متعلق بقول حمل وقوله في حكم أيضا جار مجروم متعلق بقوله حمل حينئذ الحمل هذا ما سببه لجامع بينهما بين الفرع والاصل وجد جامع وهو علة ومعنى مناسب وجد في الأصل وعلق عليه الحكم هذا المعنى وجد في الفرع لتحقيق المناط كما سياتي حينئذ يلتحق الفرع به بالعصر كقياس النبيذ على الخمر في في التحريم. في التحريم قالوا النبيذ فرع هذا مجهول الحكم لم يرد نصف الشر على النبيذ هذا من باب المثال فقط والا منصوص عليه لدخوله في قول كل مسكر خمر. نقول النبيذ على ما يذكره الصوليون النبيذ مجهول الحكم لأن الفرع مراد به أنه عمل أو شيء أو ذات جهل حكمها لا يعرف حكمها لم ينص عليها في الشرع وجاء شيء آخر حكم عليه بحكم في الشرع نظرنا فإذا هذا الحكم في ذلك المحل قد علق بعلة وبحكمه حينئذ نقول الخمر حرام ما علة تحريم الخمر الإسكار إذن هذا اصل عندنا هذا فنقول الخمر هذا اصل وحكمها التحريم هل هناك علة هل هناك وصف مناسب لتعليق الحكم التحريم بالخمر نفسها نقول نعم وهو الإسكار فإذا وجدنا أي فرع أو أي شراب لم ينص عليه في الكتاب والسنة ووجدنا تلك العلة التي علق عليها الشرع في الخمر بالتحريم وهي الإسكار فحيثما وجدنا الإسكار في شراب ما حكمنا بماذا بانتقال حكم الأصلي وهو الخمر إلى ذلك الفر وهذا هو حقيقة القياس حقيقة القياس أن يوجد عندنا أصل أو يوجد عندنا فر حادثة أو واقعة أو شراب أو ذات أو أكل ونحو ذلك قد نص الشرع على حكمه قد نص الشرع على على حكمه وعلل ذلك الحكم يعني علق الحكم بماذا؟ بعلّة هذه العلّة متى ما وجدت في شيء أخلم لم ينص عليه الشرع بهذا الشرط لم ينص عليه الشرع نقول ننظر في هذا الفرع هل وجدت فيه العلّة علّة الإسكار أو لا؟ إن وجدت نقول حمل الفرع الذي هو النبي على الأصل الذي هو الخمر في الحكم وهو التحريم للعلّة الجامعة بينهما وهو, وهو الإسكار وهذا هو حقيقة القياس حقيقة القياس وهذا أصح حد ذكر عند المصنف وإذا قدمه المصنفون وقيل يعني في حد القياس وإن كان اكثارا الاكثار من الحدود هذا منافل للافتصار أن أصلا أنه يذكر حدا واحدا ويفتفي به وما بعد الحد الأول ضعفه بقوله وقيل إثبات وقيل حمل معلوم. فإذا كان الضعيف يرد عليها إراداته واعتراضات حين الأول عدم الاشتغال بها وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم ما الفرق بين هذا والحد السابق هل هناك فرق عبر بي الاثبات دون الحمل والاثبات ايضا ملزوم الإثبات ملزوم للمساواة والحمل ايضا ملزوم للمساواة إذا يعترض عليه بما اعترض عن الحد الأول بأن الإثبات ثمره ونتيجة القياس والجواب أنه أطلق اللازم مرادا به أطلق الملزوم مرادا به اللازم لأنه يلزم من المساواة الإثبات ويلزم من المساواة الحمل فعينئذ لا إشكال لأنه صار حقيقة أرفية ويرد الاعتراض لو كان اطلاق الاثبات على التسوية لم يصل حقيقة العرفية عند النصليين فإذا صار الحق المجاز حقيقة عرفية أو مجاز مشهورا كما يعبر الغزالي ونحوه فإن صار الحد سليما والاعتراض على على الحد فليس كل مجاز يدخل في الحد يكون سببا للاعتراض على على الحد وإنما المجاز الذي لا يفهم ما المراد به أو لم يصل حقيقة عرفية أو لم يكن مجازا مشهورا هو الذي يمنع من إدخاله في الحد ومع ذلك فهو جائز إثبات ما المراد بالإثبات هنا مراد به إدراك النسبة إدراك النسبة لأن الإثبات هنا قد يكون من جهة ما أخص من مطلق الحمل لأن الحمل الحاق. ثم الإثبات هذا فيه الحاق ونوع زيادة نوع زيادة وهو أن الإثبات لا يكون إلا فيما إذا أدركت نسبته الذي يقال فيه بأنه الإيجاب في الجملة الاسميه أو النفي في الجملة الاسميه أو في فعله حينئذن الإثبات المرض به إدراك النسبة بين الفرع والأصل والنسبة هذه كما سبق أن المراد من أحكام الشرعية هي النسب التامة النسب التامة. لذلك إذا عرف الفقه أنه العلم بالاحكام الشرعية العمليه نقول المراد بالأحكام هنا النسب التامة يعني إدراك الموضوع والمحمول والعلاقة بينهما ثم ما يسمى بالتصديق وهو إيقاع مفهوم الخبر على المبتدا وإيقاع مفهوم الفعل على الفاعل أو نائبه إدراك هذه النسبة يسمى يسمى إثباتا ويسمى تصديقا عند المناطق إدراك مفرد تصورا علم ودركو نسبة هو هذا ودركو نسبة بتصديق وس لأن الجملة اسمية مركبة من أربعة أشياء اسم الذي هو المبتدا واسمون الذي هو الخبر الاسم له هو المبتدا له تصور في الذهن لابد من معنى إدراكه يسمى تصورا والخبر هذا له معنى فهم المعنى هذا يسمى إدراكا ويسمى تصورا إذن تصور المبتدا أول ثم تصور الخبر العلاقة بينهما دون الحكم بالإيقاع وعدمه زيد القائم هل يتصور العقل وجود القيام من زيد أو لا بقطع النظر هل هو واقع في الخارج أم لا هل يتصور العقل العلاقة بينهما يتصور العقل هذا يسمى ماذا نسبة هذا يسمى نسبة ثم هل وقع بالفعل أن زيد القائل ان أدرك قيام زيد بالفعل او عدم قيامه بالفعل هذا يسمى تصديقا إذن أربع إدراكات, أربع إدراكات. إثبات أي إدراك النسبة بين الفرع والاصل وهو ما يسمى بالتصديق عند المناطق والمراد به مطلق الإدراك ليشمل القطعي والظن لأن القياس نوعان مقطوع به كما سيأتي و... وسواء كان على جهة الإثبات أو على جهة النفي لأن القياس كما يكون في إثبات حكم كذلك يكون في في النفي إذن القياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وقد يكون لإثبات حكم وقد يكون لنفي حكم هذا كله داخل في قوله إثبات إثبات حكم الأصل في الفرع إذن أيهما الذي سبق العلم به حكم الأصل حينئذ يلزم أن يكون حكم الأصل معلومة فإن كان مجهولا امتنع القياس لا يتصور أن يحصل قياس بين فرع مجهول الحكم ويحمل على أصل مجهول الحكم إذن, إذن تف العلم بحكم الأصل انتفى القياس لأنه إذا لم يكن عندنا أصل وهو ركن من أركان القياس وإذا انتفى ركن انتفى القياس في الفرع إثبات حكم الأصل في الفرع يعني تنزيل هذا الحكم وتسوية الفرع بذلك الأصل في الحكم في الفرع لأنه مجهول الحكم وهذا هو ثمرة القياس ثمرة القياس إثبات حكم الأصل في الفرع أن نعلم ما حكم الفرع لأنه ترد حادثة أو ترد نازل واقعة فلا نعرف حكمها نقول هذا فرع فنقيسه على غيرها بشرائط القياس فإذا علمنا حكم الفرع نقول هذا هو الثمرة وهذا هو النتيجة للقياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما هذا جار مجروم متعلق بقوله إثبات لما حصل هذا الإثبات لاشتراكهما اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم حكم ماذا حكم الأصل لكن هو يقول لاشتراكهما لاشتراكهما في علة الحكم أي حكم هنا المراد به مطلق الحكم مطلق الحكم لماذا لأنه إذا علم تحريم الخمر ثم أثبتنا التحريم نفسه أو مثل التحريم اصح أثبتنا مثل تحريم الخمر في الفرع وهو النبيذ نقول اشتركا في علة الحكم حكم ماذا؟ الأصل في التحريم وحكم الثاني لأن الحكم حكم الأصل معلل بماذا؟ بالإسكار والنبيذ معلل بالإسكار أيضا فحينئذ اشترك في مطلق الحكم الذي هو التحريم ولذلك نقول في مثل حكم الأصل ولا نقول عين حكم الأصل لأن التحريم في النبيث تحريم النبيث ليس هو عين تحريم الخمر هو مثله لماذا؟ لأن الأول معلوم بنص أو إجماع والثاني الذي هو النبيذ هذا معلوم بطريق الاستنباط والاجتهاد ولا يمكن أن يكون التحريم الذي هو أثر للإسباط والاجتهاد مساويا للتحريم الثابت بالنص أو الإجماع كما سبق أن الواجبات تتفاوت واجب آكد من واجب والمحرمات كذلك تتفاوت محرم آكد من محرم هنا في باب القياس إذا انسحب حكم الأصل إلى الفرع لا يمكن أن يكون مطلقا في كل أفراد القياس إلا ما يسمى إذا تجوزنا وقلنا مفهوم الموافقة هذا من أنواع القياس ولا صح أنه ليس من أنواع القياس كما سبق بل هو من دلالة النص على المعقول على المفهوم فإذا ودد حكم الأصل في الفرع نقول ولو كان التحريم في الأصل سحب إلى الفرع إلا أنه ليس مساويا له من كل وجه ليس مساويا له من كل وجه بدليل ماذا؟ بدليل الثبوت أن الأول ثبت بنص أو إجماع والثاني ثابت بطريق الاستنباط والاجتهاد والاجتهاد قد يكون قطعيا وقد يكون لكن غال فيه الظن. إثبات حكم الأصل في الفرع لشراكه ما في علة الحكم. في الحكم. وقيل وقيل ماذا؟ قيل حمل معلوم على معلوم. يعني الحد الثالث الذي ذكره المصنف حمل معلوم على معلوم. في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما هذا طويل هذا والغريب أن المصنف يقول هو بمعنى الأول لا هو ليس بمعنى الأول حمل معلوم حمل عرفنا المراد به الإلحاق الحاق الفرع بالأصل وإثبات حكمه وإثبات حكمه له أي للفرع حمل معلوم على معلوم لم يعبر بالفرع والأصل، وإنما أتى بلفظ عام. قيل فيه إنه أعم، يعني لعام ما بعده، وهو لفظ معلوم كما سبق. لماذا؟ حمل معلوم أراد من معلوم الأول الفرع على معلوم الذي هو الأصل. عبر بالمعلوم ليشمل الموجود والمعدوم. ليشمل الموجود والمعدوم، لأن الحكم قد يكون وجوديا وقد يكون عدمية والعلة كذلك قد تكون وجوديا وقد تكون عدمية إذن ليشمل الموجود من جهة الحكم ومن جهة العلة ويشمل المعدوم من جهة الحكم ومن جهة العلة عبر به هذا اللفظ العام والأول أولى حمل معلوم على معلوم والمراد به ما من شأنه أن يعلم ليس المعلوم بالفعل وإنما ما من شأنه أن يعلم لأن المعدوم إذا قيل في باب القياس من معدوم معناه ليس بشيء كيف يحمل فرع ليس بشيء على أصل ليس بشيء نقول ما من شأنه أن يعلم لأن القياس ثابت في نفسه علمته أنت أم لم تعلم والأصل المعلل، الأصل الذي حكم عليه بحكم وارتبط بعله والفرع الذي جهل حكمه وتحققت فيه تلك العلة ثابت في نفسه علمته او لم تعلم ولذلك قيل معلوم كما قيل فيه حد الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل ما يمكن لمعبر بيمكن الدليل اي دليل في الكتاب والسنة وقياسة والاجمع قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب الخبر لأن الدليل يسمى دليلا ولو لم ينظر فيه فهو دليل سواء علمت به أو لم تعلم سواء اطلعت عليه أو لم تطالع عليه لانه غيرك قد يطلع عليه فيستنبط منه ما لم تدركه انت فان اذا يسمى دليلا ولذلك الفن يسمى فنا ولو كان في الكتب كذلك حديث حديث ولو كان في كتب والمفصلح مصطلح ولو كان في كتبي. لو لم يوجد أحد يعلم المصالحة وهو موجود في الكتب نقول انتفع المصالحة وهو موجود موجودا أو انتفع موجود إذن نقول المعلوم هنا مراد به ما من شأنه أن يعلم ما من شأنه أن يعلم حمل معلوم على معلوم من أي فرع على اصل حمل فرع على أصله في إثبات حكم لهما وهذه زلت. في إثبات حكم لهما يعني للفرع والأصل هذا صحيح ليس بالصحيح لماذا؟ لأن الأصل لابد أن يكون معلوم الحكم وإلا انتفى القياس الأصل وحكم الأصل ركنان في القياس فإذا علم الأصل ولم يعلم له حكم إن انتفى القياس كانتفاء الركوع في الصلاة لا صلاه إلا بركوع مع القدر فعينئذ إذا انتفى الحكم حكم الأصل نقول لا قياس لانتفاء ركن من, من أركانه إذن قول في إثبات حكم لهما هذا نقول يستدرك به على المصنف ثم إثبات حكم الفرع هذا ثمرة قياس إثبات حكم الفرع ثمرة قياس فعينئذ إدخاله في الحد يلزم منه الدول يلزم منه الدور فيكون على قوله في إثبات حكم له اعتراضان عليه اعتراض الأول إثبات الحكم للأصل كيف يثبت حكم للأصل الثاني في إثبات حكم للفرع نقول هذا هو نتيجة القياس فكيف تدخل الثمره والنتيجة في حقيقة القياس فيلزم حينئذ أن يتوقف على الثمره يتوقف القياس على الثمره والثمر على القياس وهذا هو عين الدور وهو ممنوع. في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، يعني قد يكون قياس نتيجته ماذا؟ حكم مثبت أو يكون حكما منفيا، ولا إشكال فيه. قد يكون حكما مثبتا، وقد يكون حكما منفيا. لجامع بينهما، يعني بين الأصلي والفارع. لجامع بينهما لعله لابد لمناسبه، وهذا واضح لا إشكال فيه. من إثبات حكم أو صفة لهما يعني قد يكون الجامع هذا تفسير لي بيان أو أقسام الجامع العلة, العلة أقسام كما سيأتي قال الجامع بينهما يعني بين الاصل والفرق من إثبات حكم او صفه لهما يعني الجامع قد يكون حكما شرعيا وجوديا وقد يكون وصفا وجوديا أو نفيه عنهما يعني كما يكون الجامع وجوديا كذلك يكون عدميا أدخل في الحد ماذا؟ أقسام الجامع وإذا أدخل في الحد أقسام الجامع فليدخل أقسام الأصل وأقسام الفرع وأقسام القياس لماذا؟ لأنه لا يترك قسم البعض ويذكر أقسام البعض الآخر حينئذ نقول هذا معترض وقوله بمعنى الأول وهو بمعنى الأول هذا منتقد ليس بالصحيح بل هو مخالف لي للأول وذلك اوجز يعني أخصر هو أوجز لا إشكال فيه لكنه ذكع صح ولا عليه عليه ما أخذ إذن من إثبات حكم او صفه لهما أو نفيه عنهما هذا تعلم منه أن القياس قد يكون في إثبات حكم وقد يكون في نفي حكم فالقياس يكون في المثبت في المثبت كقياس الضرب على التأفيف قياس الضرب على التأفيف بجامع ماذا؟ بجامع الإذاة في كل فيكون حراما إذن الضرب ضرب الوالدين هذا فرع والتأفيف هذا أصل والعلة وحكم الأصل هو التحريم تحريم التأفيف وعلته الأذى وجدت هذه العلة في في الضرب حينئذ نحمل الفرع على على الأصل فنحكم بتحريم الضرب قياسا على تحريم التأفيف بجامع الأذى في كله وهذا هو عين القياس. هذا الحكم النتيجة والثمرة مثبت أو منفي مثبات كذلك يكون في النفي مثاله قولهم الكلب نجس هكذا مثل بعضهم الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخنزير فلما نفينا صحة بيع الخنزير نفينا صحة بيع الكلب قياسا عليه بجامع النجاسة بكل الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخنزير إذا نفينا ماذا؟ صحة بيع الكلب هو فرع والأصل ما هو؟ الأصل الخنزير لا يجوز بيع الخنزير والعلة النجاسة وجدت في الكلب فلا يجوز بيعه إذا لا يصح بيع الكلب هذا هو الحكم حكم الفرع نفي أو إثبات؟ إذا القياس يكون في الاثبات في إثبات حكم وقد يكون في النفي لأن هذا شان الحكم ما هو الحكم بالاصلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه زيد قائم ليس زيد بقائم فكما يكون الحكم بالإثبات يكون بالنفي وهو بمعنى الأول نقول لا ليس بمعنى الأول وذلك هو. وقيل هو الاجتهاد قيل في حد القياس هو الاجتهاد وهذا منسوب للشافعي رحمه الله تعالى أن القياس هو الاجتهاد ولعله أراد به المبالغة لماذا؟ لأن أعظم شرط في القائس هو الاجتهاد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد وهذا يؤول به وأول من أنه قال خطأ لكن إذا وقفنا على الألفاظ نبس نقول هذا خطأ وإذا أردنا التأويل نقول لعله أراد المبالغة يعني لم يرد الحد سابقون ما كانوا يحدون الالفاظ والمصطلحات على طريقه المتاخر قد يطلق لفظ مراد به التقريب فقط فاذا قال القياس هو الاجتهاد معناه اعظم ما يكون للقائس ويجوز له أن يقدم عن القياس هو أن يكون من أهل الاجتهاد وهو خطا الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الحكم وهو خطأ لماذا لان الاجتهاد اعم الاجتهاد اعم يكون في استخراج النصوص يكون في تقييد المطلق يكون فيه تطبيق عام على بعض افراده الى اخر ومنه القياس حمل فرع على اصل اذا يهم اعم نقول كل قياس اجتهاد ولا عكس كل قياس اجتهاد ولا, ولا عكس فالقياس والاجتهاد على رأي الشافعي اسماني لمسمى واحد اذا وجه الخطأ ان الاجتهاد اعم من القياس فقد يكون في اخذ الحكم من ظاهر النصوص كما قال المحشون ثم قال بعد أن بين القياس في الصلاح والشر أو في اللغة والصلاح قال والتعبد به جائز يعني ما حكم القياس قال والتعبد به جائز وبعضهم يعبر يقول والقياس حجة ولا إشكال فالخلاف لفظي القياس حجة والحجة المراد بها كما سبق الدليل والبرهان فإذا قيل القياس حجة أي دليل نصبه الشارع لمعرفة بعض الأحكام الشرعية يقيل القياس حجة مراد به أنه دليل نصبه الشارع لمعرفة بعض الأحكام الشرعية ومثله العبارة التي ذكرها المصنف هنا والتعبد به جائز لأن الحجية والتعبد متلازمة الحجية والتعبد متلازمة فإذا قيل القياس حجة أو التعبد بالقياس جائز معناهما متلازم والتعبد به جائز والتعبد بالقياس جائز ما المراد بالتعبد هنا المراد به ايجاب الله تعالى العمل بمقتضى القياس ايجاب الرب جل وعلا العمل بمقتضى القياس كايجاب العمل بالكتاب والسنة تماما كما أنه يجب العمل بالكتاب والسنه والوقوف عند مقتضى الكتاب والسنة كذلك يجب العمل بمقتضاء القياس هذا المراد بالتعبد هنا هل هذا التعبد جائز عقلا وشرعا أم أنه جائز عقلا لا شرعا أم أنه ليس بجائز لا عقلا ولا شرعا هذا محل خلاف عند المتأخرين عند المتأخرين وأما عند السلف فاتفاق فلم واحدة أن القياس حجة وأنه متعبد به شرعا وعقلا والتعبد به جائز عقلا يعني بالنسبة إلى العقل العقل لا يمنع لأن العقل يجوز أن يتعبدنا الله عز وجل بحمل الفرع على الاصل بعد النظر في حكم الأصل العله العلة وتحقق وجودها في الفرع ثم تكون النتيجة تحريم الفرع مثلا العقل لا يمنع من ذلك يجوز هذا وذاك لأن العقل له أحكام منها الايجاب ومنها الامتناع عن ومنها الجواز ما يمتنع في العقل وجوده هذا هو المستحيل ما يمتنع في العقل وجوده هو المستحيل هذا ك... ك... كإله ثاني يمتنع في العقل وجوده وما يمتنع في العقل عدمه فهو المستحيل وما يجوز في العقل وجوده وعدمه فهو الجائز القياس مثله لا يمنع أن يتعبدنا الله عز وجل بأن نحمل الفرع على الأصل بعلة موجودة في الأصل نتحقق من وجودها في الفرع ثم ننقل الحكم الذي رتب على الأصل ونحكم به على على الفرع العقل لا يمنع ذلك بدليل ماذا؟ بدليل الوقوع أنه وقع قاس النبي صلى الله عليه وسلم بل دلت النصوص على القياس نصوص الكتاب والسنة وقاس النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على الأخذ بالقياس المحمود الصحيح حين دل الوقوع دليل الجواز إذ لو كان ممتنعا عن عقلا لما جاز وجوده ولذلك نقول الممتني عقلا ما لا يتصور العقل وجوده لا يتصور العقل وجوده البتة كالثاني كالإله الثاني نقول ماذا هنا القياس قد وجد فدل على ماذا على أنه جائز العقل إذ لو امتنع لما وجد، إذ لو امتنع لما وجد، لأن الحكم بالمتماثلة كما نصر الشيخ السلام حمل النظير على النظير هذا ياتي به العقل ويدل عليه العقل، الحاق الحق بالحق والباطل بالباطل هذا مما يدل عليه العقل ولا ينافيه، ولا ينافيه، فالعقل قاضم بقياس النظير على نظيره، واتحاد الحكم في المتماثلات. وتفريق الحكم في المتفرقات هذا مما يدل عليه العقل ولا يمنع منه قال وشرعا يعني مما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع عند عامه الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهريه والنظام خلاف والنظام والنظام الأصل لا يذكرونه وشرعا أي دلت الادلة الشرعية على جواز التعبد بالقياس فالعمل بمقتضى القياس مما دل عليه الشرع، وأعظم دليل نستدل به هو الاجماع اجماع الصحابة السكوتي أعظم دليل نستدل به على اثبات القياس والرد على منكريه هو اجماع الصحابة السكوتي على أن القياس دليل من الأدلة الشرعية والاستدلال بالاجماع في اثبات القياس كما نص عليه غير واحد أقوى الأدلة لأنه لا يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل بخلاف غيره من النصوص ولذلك ما من نص إلا قد أورد عليه اعتراض بخلاف النص من الكتاب والسنة فإنه يقبل النسخ والتأويل وما لا يقبل شيئا من ذلك من النسخ والتأويل مقدم على ما يقبل النسخ والتأويل ولذلك قال الرازي الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين يعني في إثبات حجية القياس الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين وقال الآمدي الإجماع أقوى الحجد في هذه المسنة في إثبات حجية القياس لأنه ثبت بالتواتر المعنوي استعمال الصحابة للقياس المذكور في الصلاح الأصولية وإذا حصل الإجماع أن هذا قاس وذاك قاس ولم يحصوا النكير من بعضهم على بعض دل على ماذا على أنه إجماع السكوت وهذا هو الذي ذكرناه بالسامة أن يقول البعض بقول ويسكت الآخرون وهنا قد انتشر ذلك فحليذن صار له حكم الإجماع السكوت فإجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد أقوى لدينا ثبوت على ثبوت حجية وجوب العمل به ولذلك قاس الصحابة الإمام العظمى إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قاس العهد على العقد. فقالوا رضيه لنا نصر سلم في صلاتنا افلا نرضاه أو في ديننا افلا نرضاه في دنيانا هذا قياس وكذلك المسألة المشهورة بين الصحابة في التوريث الجد مع نفه هذه لا نص فيها قطع باتفاق انه لا نص فيها ووقع نزاع بين الصحابة هذا شبهه بالغصنين وهذا شبهه بالخليجين فالمساله فالمسألة قياس اتفقوا على ماذا على أن دليل من أثبت أو نفى في توريث الجد مع الاخوه أنه القياس وإنما اختلف في ثمرة القياس لأنه ظني في مثل هذه وحينئذ إذا خالف الظن الظن لا إشكال فيه لأنه من باب الاجتهاد وإذا اجتهد الحاكم فأصاف له أجران وإذا اجتهد فأخطف له أجر واحد إذن إذا كان القياس من باب الاجتهاد كما سبق أنه الاجتهاد اعم من القياس فكل قياس اجتهاد إذن يدخله الخطأ يدخله الخطأ ولا مانع أن يتفق الصحابة على قول مستنده القياس ثم تكون النتيجة مختلفة لا بأس بذلك إذن وردت بعض الأثار والفوقاع التي حكم فيها الصحابة بالقياس كذلك من الكتاب نص رحمه الله على أن كل مثل في القرآن فهو دليل على إثبات القياس وكل تشبيه في القرآن فهو دليل على إثبات القياس لأن القياس والتشبيه والتمثيل بمعنى واحد قياس والتشبيه والتمثيل بمعنى واحد نعم. فكل آية وردت في الكتاب تأمر بالتدبر تدبر آية الكونية وأخذ العبرة من الأمم الماضية وضرب الأمثال والتشبيه كما في قول تعالى فاعتبروا يا أولي الأوصار ومن آياته خلق السماء وترضي الأخيري. نقول هذه كلها تدل على ماذا على جواز الأخذ بالقياس لأن ثمرت الاعتبار هو القياس تقيس نفسك أنت أيها المعتبر على غيرك هلك لماذا لوجود العلة وهي الصد أو عن عنك إن عرضت أنت وردت العلة فلتحق بك الحكم هذا قياس او لا هو نحمل فرع على أصل بجامع أو في الحكم بجامع لجامع بينهما هو نفسه كذلك في السنة وردت آثار من أشهرها ما جاء في اثر عمر رضي الله تعالى عنه صلى الله وسلم عن القبلة للصائم فقال له رأيت لو تمضمضت هذا ايش قياس ولا قاس المضمضه اقاس القبلة للصائم على مضمضه الصائم بجامع ان كلا منهما مقدمة الفطر فجازت القبلة للصائم بشرطها على قياسه على المضمضه هل يجوز صمت مضمض نعم مع أنها مقدمه الفطر كذلك القبلة مقدمة الفطر جماع نحوه فقاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة للصائم على المضمرة وأصرح حديث كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود هذا أصرح حديث وأما حديث معاذ وغيره فهذا يمكن الأجوبة عنها قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أوراق الذي جمع بين الحمر والسواد قال نعم قال فان ذلك من اين جاءه هذا الاوراق والاصل انها حمر قال لعل عرقا نزعه لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك نزعه عرق هذا قياس او لا هذا واضح حديث صحيح اذا التعبد به جائز عقلا وشرعا وشرعا اعظم ما يسدل به هو الاجماع ومع ذلك يمكن الاجابه عنها ولذلك ابن حزم رحمه الله أجاب عن كل الأدلة هذه لكن لا يسلم الله كل دليل أجاب ليس كل من أجاب عن دليل فجاوبه سليم لا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام فإنهم أنكروا حجية القياس بل جعله ابن حزم رحمه الله من القول على الله بلا علم ومن الحكم بغير ما أنسر الله واستدل بأدلة منها قول تعالى وان تقولوا على الله ما نتعلمون ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل آية وردت في اتباع الظن أو في النهي عن اتباع الظن جعلها في القياس ونحوه والجواب أن هذه آيات ليست موردها القياس الذي هو القياس المحمول ولذلك أثر عن السلف ذم القياس ذم القياس وأثر استعمالهم للقياس تفهم من هذا أن القياس كما قال ابن قيم رحلاء لفظ مجمل لاستماله على الصحيح والفاسد وعلى الحق والباطل ولذلك نص ابن قيم أيضا حمرناه لم يرد في القرآن والسنة مدح ولا ذم للقياس لماذا؟ لأن الألفاظ المجمله لا يسلط عليه الحكم إلا بعد التفصيل فلا تاتي لفظ مجمل ثم تقول هذا حكمه كذا أو كذا لا وإنما تقول هذا اللفظ يطلق ويراد به الرأي المحمود والقياس المحمود فإذا قيل القياس حج أو لا لكن كلامنا في في الحق فحناد تفصل تقول القياس قد يراد به الراي المذموم وقد يراد به الراي المحمود فما جاء عن السلف او اتباع الظن فالمراد به أو النهي عن اتباع الظن فالمراد به الراي المذموم وما جاء من استعمال السلف للقياس ومدحه والنصوص فالمراد به الراي المحمود وما بني وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني وما روي من ذمه من ذم القياس فقد عني به الذي على الفساد القدومي أما القياس المحمود فالنقول نبي صلى الله عليه وسلم استعمله وكذلك كبار الصحابة بل أجمعوا على هذا وأما كلا حسب هذا موجود في المطولات قال ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارة يجري يعني يستعمل القياس في جميع الأحكام الشرعية العملية في جميع الأحكام الشرعية العملية إذا محل القياس هو الأحكام الشرعية العملية <تصفيق> أما التوحيد والعقيدة فالأصل لا فالأصل أنها لا يجري فيها القياس إلا ما ذكره الشيخ الإسلام عبر رحمه الله من قياس الأولى من قياس الأولى لكن الاصل نقول القياس في التوحيد إذا استدل به هذه عبارة الشيخ الإسلام إنما يصح القياس في التوحيد إذا استدل به على معرفة الخالق. وحينئذ يكون المستعمل هنا هو قياس الأولى ما مراده بقياس الأولى قال هو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص وجب نفه عن المخلوق فالخالق أولى بنفه عنه هذا عبارة الشيخ السلام مشهورة في كتبه عدا ذلك كل قياس وخاصة القياس الشمول أو التمثيل الذي هو عند الأصولين والفقهاء فهو بعض. فهو باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من جعل كل الأفراد داخله في لفظ واحد محكوم عليه لابد من السواه الأفراد أفراد القياس في لفظ واحد تقول كل زيد من قولك قام زيد فاعل وكل فاعل مرفوع كل فاعل إذا سويت بين زيد وغيره كذلك فإذا استعمل هذا في حق الخالق وحين إذن سويت بين الخالق والمخلوق في قضية واحدة في لفظ واحد ما هذا باطل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويجري في جميع الأحكام إلا العقيدة في الأصل إلا ما سُفر من الكهف في سلام الله حتى في الحدود والكفارات حتى هذه تدل على ماذا حتى هذه في مثل هذه التركيب إشارة إلى الخلاف ليس حتى ماء دجلة أشكل نقول هذه ليه الخلاف حتى في الحدود والكفرات يعني حتى أن القياس يجري في الحدود والكفرات لأن الحدود والكفرات كذلك أسباب والشروط والموانع والرخص هذه محل نزاع بين الأصوليين عدا ذلك محل اتفاق يعني اتفقوا على أن الأحكام الشرعية العملية كلها يجري فيها القياس إلا الحدود والكفارات والأسباب والشروط والموانع والرخص والتقديرات هذه سبعة محل خلاف عندهم محل خلاف عندهم قولوا حتى في الحدود والكفارات هذا يشير إلى أن الراجح عند المصنف وهو المذهب أن الراجح جريان القياس في الحدود وجريان القياس في الكفارات بل وفي الأسباب على ما ذكره عند الجمهور قال في الحدود بمعنى أن القياس يجري في الحدود كقياس النباش على السارق النباش هذا قالوا مجهول الحكم من هو النباش الذي يسرق أكفال الموتى هذا سارق لكنه نوعية جديدة الأصل في السرقة تكون للأحياء هذا عكس أخذ الاموال فيسرق الاكفان فقالوا هذا أخذ المال خفية من حرزه نقيسه على السارق فحينئذ ننزل الحكم ما هو القط فيقطع النباش قال هذا قياس في الحدود وقع فيه في الحدود لكن نقول الجواب أن النباش يسمى في اللغة السارق يسمى في اللغة السارق لكن المراد هنا المثال إذن كقياس النباش على السارق واللائط على الزاني بجامع أن كل منهما أولج في أولج فرجا في فرج شرع محرما شرعا وقياس من أفطر في نهار رمضان بشرب أو أكل على المجامع في نهار رمضان في وجوب الكفارة ومن زنب بهيمة يقاس على من زنب هذه كلها قالوا يقاس فيها مجهول الحكم ما لم يرد به نص على ما جاء به النص في, في ترتيب الحد أو الكفار فإذا وجد المعنى الذي رتب عليه الشرع الكفار أو الحد في الفرع قالوا حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما إذا يسوي الحد مع غيره ويسوي الكفاره أو تسوي الكفاره مع غيره في الأحكام الشرعية خلافا للحنفية خلافا للحنفية حنفية خالف في ذلك قالوا حدود الكفارات لا يجري فيها القياس لأنها غير معقولة المعنى غير معقولة المعنى وأيضا القياس ظني الثبوت يعني الحكم الذي يترتب على القياس ظني ولا إذا كان ظنا فحينئذ أورث شبهها، وإذا أورث شبهة فحينئذ الحدود تدرع به بالشبهات إذن لا يمكن أن نقع القياس في الحدود، والكفارات مثلها لأنها أشبه ما يكون بالعقوبات كما أن الحدود عقوبات لكن حجه الجمهور أن الحدود والكفارات يجري فيها القياس وعموم لذلك عموم الأدلة المثبته لذلك فالادله التي اثبتت حجيه القياس هل فصلت بين الحدود والكفارات وبين غيرها الجواب لا حينئذ يجري الحكم فيه في في الكل ولكن الصواب أن الحدود مقصوره على النصوص والكفارات مقصورة على على النصوص وعدم القياس قياس الصحابة ما ذكر على ما علم من حد أو كفارة يعتبر مخصصا للأدلة العامة المثبته للقياس كذلك إذا قيل الحج هو الإجماع حينئذ نقول هل قاس الصحابة الحدود بعضها على بعض أو ما لم يرد فيه حد على بعض أو هل قاس ما لم يرد فيه كفارة على ما ورد فيه كفارة إن ورد نقول هذا يجعله مخصصا وإن لم يرد حينئذ نقول عدم استعمالهم من القياس في الحدود والكفارات يدل على أنها غير مرادة, غير مرادة ولذلك ابن حزم رحمه الله يعني يشنع كثير على القائسين بحجة التوسع في القياس وإلا القياس كما قال محمد رحمه الله أنه كالميت لا يلجا إليه إلا عند الضرورة عند عدم وجود كتاب أو سنة أو اجماع إن اضطر إليه المضطر وقعت نازلة حادثة لم يرد لها ذكر لا في كتاب ولا سنة ولم تقع في عهد السلف فيقيسون على غيرها نقول هنا نحتاج إلى القياس وأما ما وقع في عهد السلف ولم يقيسوا تلك على بعض الحدود المذكورة أو الكفرات حتى نقول نقف على موقف عليه السلف لا نقيس وإذن الأصل في القياس أنه كما قال لما ورحم أحمد رحمه الله تعالى إذن الحدود الكفرات نقول أصل انها مقصورة على ما جاء به النص وكذلك الكفرات خلافا للحنفية وقال في الأسباب يعني حتى في الحدود وفي الكفارات وفي الأسباب في الأسباب يعني يرد الشارع أنه نصب معنى ما جعله سببا لحكم سببا لي لحكم كالزنا قال هو سبب لأي شيء ها سببا للحد سببا لي للحد فيه معنى هذا المعنى وجد في اللاعب فقال إذا نقيسه على ماذا على الزنا بجامع أن كل منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعا فعدوا حكم الأصل وهو الزنا أو الجلد الرجم إلى اللائط فإن كان اللائط محصنا رجم وإن كان غير محصن قالوا ها جلد مئة وتغريب عام والأصح عند الجمهور أنه لا قياس في الأسباب الأصح عند الجمهور لا قياس في الأسباب وما نسبه هنا للجمهور هذا مخالف لي للصواب إذا وفي الأسباب يعني يجري القياس في جميع الأحكام في الحدود والكفارات وفي الأسباب لعموم الأدلة الدال على حجية القياس عند الجمهور هذا مقيد بقوله وفي الأسباب لكن فيه شكال هذا بل الصواب أن الجمهور على نفي جري أو جريان القياس في الأسباب والسببية حكم شرعي فجاز القياس عليه ومنعه بعض الحنفية يعني منع القياس على الأسباب لماذا لفقدان الجامع لأن العلة ركن لابد أن يكون الحكم حكم الأصل معلل حينئذ كيف يقاس على شيء لم يعلل ثم قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع ومضنون. قسم لك الإلحاق ما المراد بالالحاق هنا القياس ثم الحاق المراد بالالحاق القياس المسكوت عنه بالمنطوق المسكوت عنه الذي هو الفرع بالمنطوق الذي هو الأصل مقطوع ومظنون إذا يكون قسم لك القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين نثالث لهما إما يكون قياسا مقطوعا به وهذا ما يعبر عنه صريون بقياس الجلي. قياس الجلي وإما أن يكون مظنون وهو المعبر عنه بالقياس الخفي القياس الجلي ضابطه ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت العلة فيه منصوصة أو مجمعا عليها هذه ثلاث صور للقياس الجلي إما أن يكون الفارق نفي الفارق المؤثر مقطوعا به لا فرقا ويكون مجزوما به كما يقاس البول في إناء وصبه في, في الماء على البول في الماء الراكد مباشر لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ابن حزم رحمه الله حمل الحديث على البول مباشرة فإذا بال في إناء فصبه وقال جاز طيب ما الفرق بينهما لا فرق هذا هو نفي الفارق المؤثر بينهما المراد إقاع البول في الماء فقط سواء باشر أو لم يباشر فحينئذ ترد على ابن حزم نحوه بنفي الفارق وهذا مقطوع به يعني مرزوم به نفي الفارق أو تكون العلة في العصر منصوصا نص عليها الشر كالاسكار مثلا أو تكون مجمعا عليها كالتشويش في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان هن العلة التشويش الذهن شغال الذهن هذه مجمع عليها في هذه الأحوال الثلاثة نقول القياس جدي قياس مقطوع به فحينئذ لا يحتاج في هذا النوع إلى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة ننفي بقطع الفارق أو نقطع بنفي الفارق المؤثر بين الحالتين هل نحتاج أن نقول هذا أصل والعلة كذا وهذا فرع وقد وجدت العلة هل نحتاج لتحقيق أركان القياس لا لا نحتاج لا نحتاج إلى ذلك وهذا النوع لا يحتاج إلى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة ولذلك سمي بالجليل وهذا القياس متفق عليه مجمع عليه حتى عند ابن حزم وهذا أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا به والأصح أنه لا يسمى قياس لأنه هو مفهوم الموافق السابق مفهوم الموافق السابق لأنه ينقسم كما قالوا لقسم أولوي ومساوي الأولوي ما كان الحكم في المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كحكم ضرب الوالدين قالوا تحريم ضرب الوالدين أولى من تحريم التأفيف هذا دل عليه بماذا؟ بالقياس أو بالمنطوق هذا في خلاف كما سبق هل دلاله هذا النص فلا تقل لهم أف على تحريم الضرب بالقياس أو باللفظ اصح أنه باللفظ وليس بالقياس في هذا الموضع هنا ذكره أنه من دلالة القياس لأنه جعله من الحاق. هنا فيه نوع الحاق. لكنه الحاق بنفي الفارق قطعا أو بالعله منصوصة أو المجمع عليها لما وجدت هذه الأشياء الثلاثة وهي مقطوع بها حينئذ لا نحتاج إلى البحث عن العله وجودها في الاصل ثم وجودها في الفرع ثم نلحق الفرع بالاصل يعني لا نحتاج الى عمليه القياس وانما نقطع مباشرة بثبوت حكم الاصل للفرع فنقول اولوي فيما اذا كان الحكم حكم المسكوت عنه اولى بحكم المنطوق به وهو التاثيف أو يكون مساويا فيما اذا كان المسكوت عنه ليس مثله ليس اولى ولا ادنى بل هو مساوي له كالإحراق او الاغراق لمال اليتيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما تحريم اكل اموال اليتامى مفهومه انه لو حرق او احرق اموال اليتامى او اغرقها فالحكم واحد هل هذا الحكم اولى من المنطوق او ادنى مساوي له اذا الحق هنا المقطوع به قد يكون اولويا وقد يكون مساويا القياس الخفي ضده عكسه. ما لم يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر لم يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر يعني يوجد الفارق ولكنه غير مقطوع به لم يرزم به وهذا في غالب القياس غالباً نوع القياس على هذا النمط. لماذا؟ لأن القياس في غالب أحكامه ظنية. وإذا كان الظنية حينئذ لم يرزم بينه الفارق بين الفرع والأصل ولم تكن علته منصوصة أو مجمعا عليها. لم تكن علته منصوصة أو مجمعاً على. إذا كل من تف فيه ما يحكم بكون القياس قطعيا فهو قياس. ظني وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع هذا النوع هو الذي وقع فيه نزاع عند المتأخرين ولا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع فيحتاج حينئذ إلى مقدمتين يحتاج إلى مقدمتين المقدمة الأولى أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر لابد أن تثبت مثلا إذا اردت أن تلحق النبي بالخمر لابد أن تثبت أن علة تحريم الخمر هو الاسكار ليس كل علة ما يقدح في الذهن لابد أن تثبت أن علة تحريم الخمر هي الإسكار وهذه دليلها الشرع فقط العقل ليس له مدخل الأصل تعليل الأصل المرتب عليه الحكم حكم الأصل نقول هذا لابد من تعرض له أولا قبل إجراء القياس وهذا الذي يحكم بكون الشيء علة لذا هو الشرع إذا لابد أن يكون مأخوذ من دليل شرعي الثاني وجود تلك العلة في الفرع ما يسمى بتحقيق المناط فتثبت أن النبي قد اشتمل على ذلك الوصف الذي علق عليه الشرع التحريم وهو الإسكار وهذه الذي هو تحقيق المناط لا يشترط أن يكون ثابتا به على الشرعية بل يكون بالحس ويكون بالعقل ويكون بالعرف ويكون بالدليل الشرعي إذن تعليل الاصل لابد من دليل شرعي والعقل لا مدخل له والعرف والحس لا مدخل له لابد من دليل شرعي ووجود تلك العله في الفرع يثبت بما له بالحس وبالعقل لانه يعرف الشده المطربه يرى الثبوت الاسكار في النبيذ لا يحتاج ان ياتي الشرع يقول النبيذ فيه فيه عله تحريم الخمر، بل ممكن بالرائحة، بالحس، بالرؤية، بالذوق، بأشياء من هذه فيحكم بوجود الذوق مع عدم العجب، فيحكم بوجود هذه العلة في الفرع. إذن لا نحن لا دليل شرعي. قال هنا ثم الحاق المسكوت بالمنطوق. المسكوت يعني الذي هو الفرع، بالمنطوق الذي هو العصر مقطوع، يعني نوع هو مقطوع به، ويسمى قياسا جليا. وهو مفهوم الموافقة وقد سبق الحديث عنه فإذا كان مفهوم الموافقة وسبق أن فيه خلافا هل هو قياس أم لا وقلنا أصح أنه ليس ليس بقياس بل هو من مفهوم اللفظ فحين صارت دلالة النص أو اللفظ على مفهوم الموافقة دلالة لفظيه وليس قياسيه وهو مفهوم الموافق وقد سبق وضابطه يعني ضابط الإلحاق المقطوع به وهو قياس الجدي على القول به أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعله ضابطه الضابط ليس بحد وإنما علامته ووجوده يكفي فيه يعني الحكم به نفي الفارق نفي الفارق كنفي الفارق المؤثر بين الضرب الوالدين والتأفيف ما الفرق بينهما لا فرق بل المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق كذلك ما الفرق بين أكل مال اليتيم أو إحراق مال اليتيم لا فرق بينهما إذن تنفي الفرق فقط لا تحتاج إلى الثبوت إلا في العاصل ثم وجودها في الفرع وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق أن يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر. من مزيد كلمة المؤثر. نفي الفارق المؤثر في الحكم من غير يعني حكم بين الفرع والأصل من غير تعرض للعلة يعني من غير تعرض لبيان العلة الجامعة بين الأصل والفرع بين الأصل والفرع. ويزاد عليه مكانة العلة علة الأصل مجمع عليها أو منصوصا عليها. فينيد هذا من القياس؟ الجلي وما عداه يعني ما عدا الإلحاق المذكور فهو مظنون وهو القياس الخفي القياس الخفي الذي يحتاج إلى بيان العلا ثم قال وللحاق فيه طريقان وللحاق من حيث هو فيه طريقان إذا أردنا أن نلحق شيئا بشيء بقطع النظر عن كونه جليا أو قياسا أو ليس بقياس مطلقا وللحاق من حيث هو فيه طريقان يعني الحاق المسكوت عنه بالمنطوق أحدهما نفي الفارق المؤثر هنا ذكر المؤثر ولذلك تزاد في الأول نفي الفارق المؤثر يعني في الحكم بين الفرع والأصل حينئذ يجب السواؤهما في الحكم كالغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه في الماء ما الفرق بينهما؟ لا فرقا فتقول هنا الفرق نفي نفي الفارق المؤثر مقطوع به فيكتفي حينئذ في نقل الحكم من البول في الماء الراكد مباشرة إلى صبه في إناء ثم صبه في الماء فنقول هذا يكفي فيه ماذا؟ نفي الفعل، ثم الحكم يثبت للفرع الذي ثبت فيه في الأصل نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب يعني التقارب معه بين الفرع والأصل يعني أن تذكر أنه لا فرق بين الإحراق وأكل مال اليتيم وإنما يحسن مع التقارب بين الفرع والأصل كقرب الإحراق من الأكل في الإتلاف فلا يحتاج حينئذ التعرض للعله الجامع هذا النوع الأول وهو القياس الجليل النوع الثاني قال والثاني بالجامع والأول متفق عليه لا خلاف فيه والثاني بالجامع فيهما يعني الإلحاق كائن بالجامع فيهما في الفرع والأصل وهو القياس وهو القياس على ما ذكره المصنف أن الراجح أن مفهوم الموافقة دلالة النص عليه لفظية لا قياسية وهو القياس أي المتفق على تسميته قياسا فإذا أركان القياس أربعة إذا عرفنا أن للحاقة الحاق المسكوت عنه بالمنطوق بالجامع فيهما هو المسمى قياس حينئذ يستلزم أربعة أركان يستلزم أربعة أركان لأنه حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهم هذه أربعة أمور فلابد من بيان كل واحد منهما يعني فإذا تقرر أن الإلحاق بالجامع فيهما هو القياس فأركان القياس أربعة بالاستقرار أركان القياس أربعة بالاستقراء والتتبع والأركان جمع ركن والمراد به في اللغة جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه وأما في الصلاح الذي لا توجد حقيقة الشيء بدونه تنتفي حقيقة الشيء بدونه كالشرط من حيث الانتفاء إلا أن الشرط خارج عن المهية والركن داخل في المهية والركن جزء الذات والشرط خارج وصيغة دليلها في المنته والركن جزء الذات اذا جزء حقيقة تتوقف عليه الحقيقة لا تثبت المهية إلا بالصفاء الأركان كذلك المهية المترتبة أو المتوقف على شرطها لا يحكم بوجودها إلا إذا وجد الشرط إذا اتفقا في الانتفاع واختلفا في كون الشرط خارج خارجًا عن المهية والركن جزء من من الماهية. إذا القياس له أركاء إذا كل ركن هو جزء من القياس، جزء من الذات، من حقيقة القياس، ولذلك أدخل الفرع هناك. قيل حمل فرع، إذا لابد من أن يكون الفرع داخل في حقيقة القياس، فإذا انتفى الفرع أو انتفى الأصل أو انتفى حكم الأصل أو انتفت العلة انتفى القياس. كما إذا انتفت السجود أو الركوع عن الصلاة لا صلاة إلا بركوع ولا صلاة إلا بسجود ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فإذا انتفت هذه نقول ماذا انتفت الصلاة انتفت فاتحة الكتاب يا خناف فإذا كان القياس أربعة والدليل هو هو الاستقراء الأصل والفرع والحكم والجامع ولكل معنى وشروط قال فالأصل والمراد به وهو المحل الثابت وهو المحل الثابت له الحكم المحل الثابت له الحكم ما هو مثل ماذا الخمر او حكمها عين الخمر هي الاصل عين الخمر ذات الخمر هي الاصل اذا المحل الثابت له الحكم محل الحكم المشبه به محل الحكم المشبه به لأن النبي شبه به الخمر والخمر هذا محل للحكم وهو التحريم لأن الأحكام كما سبق أنها صفات صفات لها محل تتعلق بها لا حكم اذا في محل أن يكون قابلا لذلك الحكم فالخمر محل ثبت له حكم وهو التحريم. النبيذ شبه بماذا؟ شبه بالخمر نفسها. فحينئذٍ صار المحل الذي شبه به الفرع هو الأصل. هو في خلاف في تحديد مهية الأصل لكن هذا أنسب لي طريقة الوقها. الأصل وهو المحل الثابت له الحكم يعني محل الحكم المشبه به. الملحق به الذي ألحق به الفرع. لأنه كما سبقنا التشبيه والتمثيل والقياس بمعنى فعندنا فرع وأصل مشبه ومشبه به النبيذ مشبه والخمر مشبه به ووجه الشبه أن تجعل العلة والحكم هو الذي يطرد الملحق به كالخمر مع النبيذ كالخمر وهو أصل وهو محل ثابت له الحكم وهو التحريم مع النبيذ وهو مشبه وهو فرع وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعدى ظاهره أن الشرط هنا متعلق بذات الأصل والأصح أنه متعلق بحكمه متعلق بحكمه وشرطه أي شرط حكم الأصل لا نفس الأصل هذا هو الظاهر من كلام الاصوليين وشرطه أن يكون معقول المعنى هو له شروط ولكن عبر بالشرط هنا وهو مفرد مضاف إلى معرفة الذي نقول له شرطان له شرطان وبعضهم زاد ثالثا الشرط الأول أن يكون الحكم الثابت للاصل معقول المعنى يعني المعنى معقول من إضافة الصفة إلى الموصوف بمعنى أن يدرك العقل السبب في شرعيته أن يدرك العقل السبب في شرعيته أو إن شئت قل أن يكون حكم الاصل مدرك العله حكم الأصل مدرك العلة التي لأجلها شرع هذا الحكم لأن القياس مبني على إدراك العلة. القياس مبني على إدراك العلة إذ هو تعدية الحكم من محل إلى محل. هذا هو حقيقة القياس. تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدية العلة. فنثبت أن الحكم في الأصل مرتب على الإسكار كالخمر مثلا ثم نثبت أن هذا الإسكار موجود في الفرع وهو النبيذ ثم نعد ذلك الحكم التحريم من الخمر إلى النبيذ بواسطة ماذا بواسطة العلة بواسطة العلة إذن لابد أن يكون شرط التعدية والتسوية لابد أن يكون ماذا أن يكون الأصل مدرك العلة فإذا لم يكن مدرك العلة حينئذ كيف نعد العلة كيف نحكم بأن الأصل معلل ثم هذه العلة وجدت في الفرع هذا ممتنع وإذا امتنع هذا نقول انتفى انتفى القياس إذا شرط القياس أو شرط حكم الأصل أن يكون الحكم الثابت للأصل معقول المعنى بمعنى أن العقل يدرك أن الحكم في الأصل معلل وأدرك السبب الذي لاجله حرم الشرع هذا الشيء إذ لو لم يكون معلل أما ما لا يعقل معناه كاعداد الصلوات والركعات والسعي والطواف فانه لا يجوز القياس فيه هذا المفهوم قوله أن يكون معقول المعنى لأن التعبد بالشيء هو ما لا يدرك العقل سبب ذلك الحكم فأوجب الشرع مثلا الصلوات بأوقات محدودة لما عين الشرع وقت كذا لصلاة الفجر وقت كذا لصلاة الظهر وحدد صلاة الفجر بأول وآخر هل هذه معقولة المعنى غير معقولة المعنى العقل لا يدرك علة ذلك الحقوق لما حدد صلاة الظهر بدلوك الشمس لما لم يكن قبله بعشر دقائق أو بعده بعشر دقائق لما ها غير معقول المعنى غير معقولة المعنى. لما كان عين شهر رمضان هو محل الصيام؟ لما لم يكن يدور مع الشتاء وهو أرحم بالناس وأوفر نقول له هذه أمور العقل لا مجال له فيها, فيها. إذا شرط ان يكون معقول المعنى ليعدى فإذا لم يكن كذلك فحينئذ لا يصح القياس فإن كان تعبديا لم يصح فإن كان تعبديا هذا تصريح بمفهوم قوله معقول المعنى لأنه في الأول نص على كون الحكم معقول المعنى مفهومه إن كان غير معقول المعنى وهو المنصوص عليه بالتعبدي لا قياسا صرح به فقال فإن كان الحكم يعني تعبديا في الاصل لم يصح القياس عليه لم يصح القياس عليه نقض الوضوء باكل لحم الإبل معقول أو لا غير معقول هذا هو الاصح أنه تعبدي أنه تعبد هل يصح قياس غير الإبل على الإبل في النقض بالوضوء مهما كان مهما وجد من أنواع الحيوانات المباحة في الأكل أشبهت الإبل حينئذ نقول لا يجوز القياس ودماذا لماذا لأن حكم الأصلي وهو لحم الإبل الحكم الذي هو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل لا يمكن وجوده في فرع ما ايا كان ذلك الفرع ولو كان بالقياس العكسي لو قال قائل الإبل مباح بالإجماع والخنزير محرم بالإجماع فحينئذ كيف نقول من أكل لحم إبل وهو مباح بالإجماع حلال من الطيبات انتقض وضعه ولو أكل وفسق من الصباح إلى المساء يأكل لحم الخنزير لا ينقض وضعه نقول الثاني اولى بالنقد ها الثاني أولى بالنقد من الأول أو نسوي بينهم نقول لا لأن حكم الأصل غير مدرك حكم الأصل غير, غير مدرك هذه كلها مسائل عقلية ولا يعترض على الشرع بالعقليات هذا الشرط الأول أن يكون معقول المعنى الشرط الثاني الا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع يكون دليل الأصل دليل الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع لو جعل دليل تحريم الخمر قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام الخمر حرام لقوله كل مسكر حرام والعلة الإسكار ووجدت في النبيذ هل يصح القياس لا يصح القياس قولا واحد لماذا لأن شرط القياس ألا يوجد نص يدل على الفرع فإذا ولد نص يدل على الفرع ولو كان داخلا في عموم فحينئذ لا قياس كل مسكر هذا لفظ ع يشمل الخمر ويشمل النبي فحينئذ منصوص عليه صار النبيذ منصوص عليه فلا يصح القياس الثالث قال وموافقه الخصم عليه موافقة الخصم عليه أن يكون حكم الأصلي ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين وهذا المراد به إذا وقع نزاع أو في باب لا بد أن يكون الحكم متفق عليه بين الخصمين لماذا قالوا لألا ينتشر كلام وأما فيما بينه بين الله فلا يشترط فيه ان يوافقه غيره فمتى ما رأى أن ذلك حكم أصلي حكم الأصل عينيذ الله ان يقيس بشرطه وأما إذا وقع مناظرة مع غيره فحينئذ يأتي الشرط الثاني ولذلك لا ينبغي أن يذكر هذا الشرط في صحة القياس وإنما في صحة المناظره ولذلك يكون هذا في أداب البحث والمناظرة وموافقة الخصم عليه أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أي المتناظرين في مسألة فيها قياس فإن لم يكن خصم مورد خصم وإنما أنت تبحث عن مساء الذي تتعبد أنت ربك جل وعلا فالشرط ثبوت الحكم للأصل بدليل يقول به القائس فمتى ثبت عندك أنت أيها الناظر أيها الملتهد حكم الأصل بدليل شرعي يصح ثبوت الأحكام الشرعية بها سواء وافق غيرك أم لا فعليه صح القياس صح القياس وأما إذا كان المقام مقام مناظرة فحينئذ ما تاتي بدليل أو حكم شرعي ثبت بقياس إلا إذا كنت أنت والمناظر قد اتفقتما على أصل ماذا؟ على أصل القياس الأصل المقيس عليه لماذا؟ لأنه يقول أنا أمنع الأصل لا ليس بنجس. ثم يخرج عن المسألة فيثبت له نجاسة الأصل وهذا ما يسمى عندهم بالانتشار انتشار الكلام هو ممنوع ألا تخرج من المسألة التي تتكلم فيها لمسألة أخرى كذلك خلاف ما هو موجود الآن يجلسون ساعة كاملة وخمسين مسألة يتحدثون <تصفيق> الله سعى <السعادة> لكن أداب البحث المناظر يقول إذا تحدثت أو تناظرت أو تناقشت في مسألة أي كلام يخرجك عن إثبات المسألة التي تتحدث فيها إلى إثبات شيء آخر عن المسألة فهو ممنوع فهو ممنوع. فإذا تناظرت مع شخص في مسألة أثبتها بالقياس، فحينئذ لا بد أن تذكر هذه المسألة وقد اتفقت أن توأ والخصم. لأنه إذا لم يوافق حينئذ كيف تستدل بالقياس؟ فتحتاج أن تقنعه أولا وتستدل له على صحة الأصل عنده. ثم قد ينازع، ثم قد يخالف في المسألة، فينتشر الكلام ولا. ولا ينتهي كمن يبحث عن مسألة من كتاب إلى كتاب فيقف على مسألة جديدة ثم يبحثها ثم يقف على مسألة ثالثة فإذا رجع إلى الأصل ما بحث المسألة فإن منعه, فإن منعه أي منع الخصم حكم أصلي فإما منعه يعني منع الخصم حكما أصلي وأمكنه أي أمكن المستدل يعني عندنا خصم وعندنا مستدل خصم هو المعترض والمستدل هو المثبت وامكنه إثباته أي امكن المستدل إثباته يعني إثبات ماذا إثبات حكم الأصل بالنص جاز، يعني كان يثبته بالعلة فمنع المعترض فرجع إلى إثباته بالأصل جاز، لا بعلته لأنه لو أثبته بالعلة تشر الكلام لأنه قد لا يوافق على تلك العلة فيخرج عن أصل المسألة اما اذا رجع من العله الى النص وهو الاصل في الاستدلال حين جاز له ذلك وإلا فلا وإن وامكنه اثباته اي اثبات حكم الاصل بالنص ثم بالعل جاز ذلك وقبل منه استدلاله في الاصح ونهض دليله على على خصمه مثاله قالوا قياس الخنزير على الكلب في الغسل سبع مرات لو قال قائد اذا ولغ أو شرب الخنزير في إناء أحدكم فليغسله سبعه قياسا على الكلب لأنه نجس فقال لا الكلب ليس بنجس الكلب ليس بنجس عند المناظر فهنا حينئذ نازع في ماذا؟ في علة الأصل الكلب نجس والخنزير نجس ليس كذلك؟ وردت العلة الكلب ما حكمه إذا ولغ أن تقصى نجاسته به؟ سبع مرات ده هنا بالتراب ووجدت هذه في العلة في الخنزير يقول الخصم لا الكلب ليس بنجس ليس بنجس فحينئذ يعدل عن التعليل إلى النص فيقول قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إني أحدكم فليغسل سبعا فيقبل منه وهذا غريب أن يكون العلة أقوى من النص نعم إذا فيرجع إلى, الى الاستدلال بالنص حينئذ إذا رجع بعد أن أبطلت العلة قال لا الكلب ليس بنجس وإنما لا يحمل عليه خنزير غسله في سبع مرات يرجع إلى ذكر النص وهو الدليل إذا ولغ الكلب ولكن إذا ولغ الكلب هذا ليس فيه ذكر الخنزير فعينئذ يكون ردا عليه هو لماذا؟ لأنه يكون ما الجامع بينهما إذا قال الكلب ليس بنجس فعينئذ بطلت العلة التي حمل فيها الفرع على الأصل وهو الخنزير بجامع النجاسة فإذا سلم أن الكلب ليس بنجس وعدل إلى ذكر النصر النص ليس فيه الحق الخنزير بالكلب لكن نقول الأصل صح أنه لا يلحق الخنزير بالكلب مع العلم به كان موجود فقهاء يقول لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصواب كانوا معروف ذكرها في القرآن في غير ما آية. أو لحم خنزير محرم حرم على من على الصحابة كانوا يعرفون الخنزير وإن لم يكن موجودا في مواطنهم وموافقة الخصم عليه فإما منعه أي الخصم منع حكم الأصل وأمكنه أي المستدل إثباته إثبات حكم الأصل بالنص كما ذكرناه في الولوغ جاز، يعني يجوز للمستدل أن يثبت حكم الأصل بدليل معتمد بعد أن منع علة الأصل وليس طريق إثبات حكم الأصل مقصورا على الاتفاق هذا ولا صح يعني لا يشترط في إثبات حكم الأصل أنه لا بد أن يتفق عليه الخصم والمستدل بل متى ما ثبت صحة الدليل عند المستدل كفى لماذا؟ لأنه متعبد بالقياس بينه وبين ربه سواف قيره ام لا والخلاف موجود والسائر لا بعلة يعني لا إثبات الحكم بعلة عند المحققين يعني لا إثبات حكم الأصل بعلة بل يثبته بالنص، لأن العلة تؤدي إلى النزاع، تؤدي إلى النزاع، لأنه قد يمنع الخصم ويثبت المستدل. فحينئذ لا يكفي وقيل الاتفاق شرط، وقيل الاتفاق شرط، اتفاق من، قيل اتفاق الخصمين، وقيل اتفاق الأمة، وهذا كله مرادهم به ليس في إثبات حقيقة القياس، وإنما عند المناظره والجدل فقط. هل يشترط الاتفاق بين خصمي بين خصمين أو اتفاق الأمة على حكم العصر؟ نقول الصواب أنه لا يشترط اتفاق الأمة بل في المناورة اتفاق الخصمين فقط يكون من باب التنزول فقط. وأما حقيقة القياس فتكون ثابتة في في نفسها. إذا يشترط في العصر بعد أن عرفنا حقيقة العصر يشترط له شرطان أن يكون الحكم الثابت من الأصل معقول المعنى ليعد. فإن كان تعبديا لا قياسا الشرط الثاني أن لا يكون دليل الأصل متناولا لحكم الفرع وإلا فلا قياس إن كان القاعس في مقام المناظره حينئذ يستحسن أن يكون الخصم موافقا للاصل في التعليل فإن منع الخصم تعليل الاصل حينئذ رجع إلى النص ولا يجوز التعليل بالعلة لأنها تؤدي إلى انتشار الكلام والفرع أي الركن الثاني الفرع الركن الثاني من أركان القياس الفرع وهو لغة ما تفرع عن غيره كفروع الشجرة وفروع الفقه عن, كفروع الشجرة عن أصلها جذعها وفروع الفقه عن أصوله ما تولد عن غيره عن الأصل وانبنى عليه أنبنى الفرع على ذلك الأصل إنه حقيقة فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني وهنا في باب القياس الفرع هو المحل المطلوب الحاقه مثل النبي نفس المحل ولنقول الحكم لأن الحكم هو ثمرة القياس أي ما يراد إلحاقه بغيره وهو الأصل وله شرط شرطه وجود علة الأصل فيه لأن التعدي إنما حصلت من حكم الأصل إلى الفرع بسبب وبواسطة العلة فإذا لم توجد تلك العلة في الفرع انتفاء وارتفع القياس وشرطه أي شرط الفرع في القياس وجود علة الأصل فيه لأنه مناط تعدية الحكم إليه وإلا فلا قياس ويكفي الظن ولا يشترط القط هل يشترط وجود العلة في الفرع القطع بها أو الظن؟ نقول يكفي الظن لا يشترط القط والثالث الحكم وهو حكم الأصل. وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب او سنة او اجماع ما المراد بحكم اصلي قال وهو أي الحكم الاصلي الوصف المقصود بالالحاق الوصف المقصود بالالحاق والمراد بالوصف هنا المعنى الذي يراد الحاق الفرع بالاصل فيه المعنى الذي يراد الحاق الفرع بالأصل فيه وهو التحريم في الخمر مثلا تحريم في الخمر فالإثبات ركن لكل قياس والنفي إذن الحكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي ولذلك يشترط فيه قبل ذلك يشترط في حكم الأصل أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل يعني يقاس الواجب على الواجب وليس الواجب على المندوب أو المندوب على الواجب أو المكروه على المحرم أو المحرم على المكروه وإنما يكون الحكم مستوي في الفرع وفي الأصل التحريم الذي في الأصل هو الذي يراد تعديته إلى الفرع أو اما أما يحصل العكس يكون الأصل حكم التحريم ويكون في الفرع كراهى هذا ليس بقياس هذا قياس فاسد هذا قياس فاسد فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا العكس لعدم مساواتهما في الحكم قال فالإثبات ركن لكل قياس فالإثبات يعني كون الحكم حكم أصل إثباتا ركن لكل قياس والمراد من القياس هنا قياس العلة وقياس الدلالة سأت القياس ثلاثة أنواع قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبع قياس العلة ما كانت العلة هي نفسها جامعة بين الفرع والعصر كالإسكاري الخمر والنبيذ وقياس الدلالة هو ما كان الجامع بين الفرع والاصل دليل العله وليس عين العله كشده المطربه لو قيل ان النبي محمول على الخمر لشده ما فيه من من معنى ولا ينص على عين العله فلا يقال علته نسك وانما يقال الخمر فيه شده مطربه الرغاوة التي تكون عليه شدة مطربة والنبيذ فيه شدة مطربة الشدة المطربة ليست هي العلة وإنما هي علة ماذا؟ هي دليل الإسكار فالإسكار يوجد والذي يدل عليه ماذا؟ الشدة المطربة أو الرائحة كليها فحينئذ إذا كان الجامع بين الفرع والأصل هو دليل العلة سمي قياس الدلالة وسيأتي في موضعه يقسم لنا القياس ثلاثة أنواع فالإثبات ركن لكل قياس إذن يصح إدخال أو أن يكون الحكم الشرعي في الأصل أن يكون مثبتا وأما النفي فقال والنفي أي ركن في قياس الدلالة دون قياس العلة يعني الإثبات يدخل في قياس الدلالة وقياس العلة والنفي إنما يكون في قياس الدلالة دون قياس العلة والمراد بالنفي هنا النفي الأصل البراءة الأصلية التي سبق الكلام عنها في الاستصحاب والنفي الاصلي يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة فيستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله يسدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل وإلا فهو حينئذ يكون من باب الصصحاب وسيأتي مزيد بيان في الكلام على أنواع القياس والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها لاشتراط الوجود وجود العلة أي لا يجري النفي الأصلي وهو ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة لماذا؟ لأنه يشترط فيه وجود علة شرعية البراءة الاصلية هل فيها علة شرعية ليس فيها علة شرعية هو قبل ورود الشرعية فعين انتفت العلة الشرعية فلذلك لم يجري النفي أو القياس النفي, النفي البراءة الاصلية لم يجري في قياس العلة لماذا؟ لأن البراءة الأصلية قبل ورود الشرع وقبل ورود الشرع ليس عندنا علة شرعية فعين لا يمكن ان يكون النفي جاريا في قياس أدنى ألا العلة وإنما يكون جادا في قياس الدلالة لاشترط الوجود فيها وشرطه أي شرط الحكم الاتحاد فيها قادرا وصفة الاتحاد فيها قادرا وصفة والمراد بالاتحاد هنا المساواة بأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل في العلة أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل في في العلتي قادرا وصفة هذا نحالان للاتحاد والمساواة قادرا يعني بلا تفاوت ألا يكون أو تكون العلة موجودة في الاصل ثم توجد في الفرع لكن على جهة النقصان هذا لا لابد أن تكون مساوية بنفس القوة لكن هل لو كانت زائدة في الفرع عن الاصل نقول هذا لا إشكال فيه أما النقصان فلا يقبل إذن التفاوت بين العلة قوة وضعفا في الفرع والاصل لا يقبل النقصان ولا بأس بالزياده لماذا؟ لأنه كما سبق أن بعضا يرى أن قياس الجلي هذا من أنواع القياس وتحريم الضرب العلة فيه أقوى وأظهر من تحريم التأفيه إذن هل السوايا لم يستويا الأصل في العلة أن تكون في الفرع وفي الاصل بقدر واحد هذا الأصل فيها لكن ما الذي يمنع هنا؟ يمنع النقصان وأما الزيادة فلا بأس لماذا؟ لأنها تدل على أن الحكم في الفرع اولى منه في الأصل وأما النقصان فلا مثل للنقصان بماذا؟ الذي لا يعتبر قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف لا تجب أو تجب عفوا تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف طيب المكلف الآن يملك بالفعل أو بالقوة ملكية المكلف بالفعل أو بالقوة والصبي أيهما أقوى الفعل إذن هل يصح قياس مال الصبي على مال المكلف في إجابة الزكاة؟ الجواب لا لماذا؟ لأن العله لم توجد في الفرع بقوتها في الأصل بل وجدت على جهة النقصان وهذا هو الذي يمنع المساوات فيها قدرا وصفة قدرا وصفة قدرا يعني بلا تفاوت وهذا بالنسبة إلى النقصان وأما الزيادة فلا يشترط انتفاؤها إذ قد يكون الحكم في الفرع أو لا كما في القياس الجلي وأما النقصان فهو المنتفي وصفتان يعني بأن تكون الصفة التي اقتضت علة الحكم موجودة في الفرع نوعا أو جنسا لابد أن تكون موجودة نوعا أو جنسا نوعا مثل ما سبق كالإسكار عينه عين الإسكار موجودا في النبيل كما هو موجود في الخمر أو جنسا مثل له بقياس القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع ماذا بجامع الجناية اذا الجنس الجناية هذا له أنواع له أفراد قد يكون بالأطراف الجناية قد تكون على الاطراف وقد تكون على النفس هل عين الجناية على الأطراف هو عين الجناية على النفس لا إنما بينهما قدر مشترك وهو الجين وهو الجناية إذا هنا حمل ماذا القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع وهذا الجامع ليس هو عين الأول لأن القصاص في النفس هذا نوع والقصاص في الأطراف هذا نوع آخر إذن بينهما مغايرة فكيف حصل الجمع هنا نكون حصل بجامع وهو الاتحاد صفه والصفه هنا في الجنس لا لا في النوع واما النوع فهو كما في الاسكار عين الاسكار موجود في في النبيذ الاسكار موجود في الخمر عينه موجود في النبيذ اذا صفة نوعها موجوده واما قياس الاطراف قصاص في الاطراف على القصاص في النفس هذا ليس ليس عينه ولا نوعه بل المراد به الاتحاد في في الجنس اذا شرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة وأن يكون الحكم شرعيا لا عقليا أو أصوليا لا عقليا حينيذن صار القياس عقلي والبحثون في الشرعيات لا في العقليات هذا واضح وأن يكون الحكم شرعيا لا عقليا شرعيا يعني ثبت في كتاب أو سنة لا عقليا فخرج القياس العقلي أو أصوليا ما المراد بالأصول هنا؟ المراد به العلم بالعقائد ألا يكون الحكم هنا الذي يتعلق به القياس ألا يكون من باب العقيدة بل يكون حكما عمليا ولا يكون في مسائل العقيدة ولذلك يقال في بعض التراجع عالم بالاصلين المرض به أصول الكلام وعلم الكلام وأصول الفقه. وهما أشرف علم عندهم هكذا يقال أو أصوليا إذا لا يدخل القياس مسائل العقيدة. هذا هو الأصري. هذا هو الأصري. والركن الرابع قال الجامع بين الأصلي والفرع الجامع بين الأصلي والفرع يعني العلة والمراد به العلة. لكنه لم يعبر بالعلة لأن العلة أخص. فتختص حينئذ بقياس العلة. فخرج قياس الشبه وقياس الدلالة. لو علق الحكم بالعلة. لكن الجامع عام. الجامع عام. والمراد به الجامع بين الأصل والفرع، وهو أي الجامع بين الأصل والفرع المقتضي لإثبات الحكم كالإسكار الوصف المشتمل على الحكمة الباعثه على تشريع الحكم الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على على تشريع الحكم لو قيل الإسكار هو العلة علة التحريم هذا الإسكار مشتمل هو وصف اشتمل على ماذا؟ على الحكمة البائعة على تشريع الحكم. لما شرع تحريم الخمر؟ لما؟ لا ليس الإسكار علة وليس بحكمة حفظا للعقل حفظا للعقل والتصرف. فحينئذ نقول هذه العلة الإسكار مشتمل على حكمة الشرع التي بعثت الشرع على التحريم. إذن عندنا عله وعندنا حكمة الحكمة حفظ العقل والتصرف والعله هي الإسكاب هي الإسكاب هنا المهو الجامع قال الوصف نفس الإسكاب المجتمن على الحكمة البائث على تشريع الحكم كالسفر مثلا هذا عله بايت على تشريع مثلا القصر والإفطار مجتمن على حكمة وهي رفع المشق عن المكلف تخفيف المشق عن المكلف إذا فرق بين العلة والحكمة العلة هي التي تكون وصفا علق الحكم عليها وجودا وعدما تخلفت العلة تخلف الحكم وجدت العلة وجد الحكم وأما الحكمة فلا قد يتخلف الحكمة ويوجد الحكم مع وجود العلة كما إذا انتفى مشقة السفر عن السفر وهذا موجود هيا إذن نقول لانتفع الحكم والقصر والإفطار لا لم يرتفع لأن الذي ارتفع هو حكمته ها ها حكمة العلة وليس عين العلة وهو المقتضي لإثبات الحكم ويكون هذا الجامع أنواع يكون حكما شرعيا يكون حكما شرعيا يعني يكون الجامع بين الفرع والأصل هو عين الحكم الشرعي مثاله تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة فلا يصح بيعها كالميتة ما الجامع هنا الجامع هو التحريم حرمه الخمر وحرمة الميتة فلا يصح بيعها فحينئذ نقول الجامع بين الفرع والأصل الأصل هنا ها. تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة الميتة أصل والخمر فرع فحينئذ صار الجامع بين الميت والخمر في عدم صحة البيع كل منهما هو التحريم اذا صار الجامع ماذا؟ التحريم نفسه نفس الحكم الشرعي هو الجامع بينهما ووصفا يعني يكون الجامع وصفا وهذا الوصف قد يكون عارضا وقد يكون لازما وصفا عارضا كالشدة في الخمر فهي علة التحريم وهي وصف عارض لأنه طرأ بعد ان لم يكن النبيذ اولا ما يكون مسكرا كذلك ثم تطرأ عليه ماذا الشدة المضربة إذا وصف لازم أو عارض عارض وجد بعد ان لم يكن فصار علة للتحريم صار علة لي للتحريم وصفا عارضا ولازما الوصف اللازم مثل ماذا كالأنوثة في ولاية النكاح أيوم أي امراه نكحت نفسها فالنكاح هو باطل باطل إذن علق الحكم على ماذا هنا على الأنوثة وصف لازم أو طارئ لازم ومفردا يعني يكون الوصف أو الجامع بين الفرع والأصل يكون مفردا واحدا يعني لا يتعدد لا لا يتعدد مثل ماذا قالوا اللواط زنا والزنا هذا مفرد فحينئذ أوجب الحد كوطء المرأة كوطء المرأة يعني قد يكون شيء واحد ولا ولا يتعدد مثله الإسكار الإسكار عندما يعلن الخمر بالتحريم للإسكار نقول إسكار هذا شيء واحد وليس متعدد وأما تعليل القتل القصاص مثلا نقول قاتل عمد عدوان كذلك هذا علة مركب من ثلاثة أشياء إذا انتفى القتل لا قصاص إذا انتفى العمد لا قصاص إذا انتفى العدوان لقصاص لا لابد من وجود من وجود هذه العلة وهي علة مركبة إذا العلة تكون بسيطة مفردة واحد كالإسكان في تحريم الخمر وقد تكون مركبة كالقصاص قتل العمد العدوان وفعلا يعني يكون الجامع فعلا كالسرقة علة للقتل سرقة نفسها فعل والقتل علة للقصاص والزنا أيضا علة للحد ونفيا وإثباتا يعني يكون الجامع نفيا ويكون الجامع إثباتا يجوز أن تكون العلة وصفا منفيا ويجوز أن تكون العلة وصفا مثبتا يعني علة وجودية وعلة عدمية يصح أن تكون العلة وجودية ويصح أن تكون العلة عدمية حرم الخمر لإسكاله هذه علة وجودية الصبي لم ينفذ تصرفه لعدم رجده هذا علة عدمية إذا التعليم قد يكون بعلة وجودية أو علة عدمية ومناسبا وغير مناسب قد يكون الجامع وصفا مناسبا وذاك فيما إذا اقترن بالعلة الحكمة إذا وردت الحكمة مع العلة حينئذ يقول هذا وصف, وصف مناسب إذن وصف المناسب إذا وجدت الحكمة مع العلة كالإسكار لتحريم الخمر حفظا للعقل لا يمكن أن يوجد الإسكار ويحرم ويوجد الحكم وهو التحريم ثم تنتفي الحكمة وهو حفظ العقل وهو حفظ العقل وغير مناسب يعني أن يكون الجامع بين الفرع والاصل وصفا غير مناسب والمراد بالمناسب والغير المناسب هنا اجتمال العلة على الحكمة إن اشتملت واضطردت مع الحكمة فهو وصف مناسب كالإسكال الخمري وإذا وجدت العلة دون الحكمة تخلفت عنها ولو في بعض الصور حينئذ قيل هذا وصف غير غير مناسب لانتفاء الحكمة في بعض الصور وغير مناسب لهم تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع وجودها في الغالب كالسفالي للقصر السفر علة القصر فيه والإفطار جواز الإفطار هو عينه السفر السفر هو العلة لما جاز الإفطار لزيد نقول لكونه مسافرا إذن السفر هو علة الإفطار لما قصر الصلاة لكونه مسافرا إذن السفر هو عين العلة ولذلك يطرد معه وجودا وعدما وجودا وعدما فإذا وجد السفر وجدت ها وجد القصر والإفطار. إذا انتفى السفر انتفى القصر والإفطار ومن هنا تأتي مسألة أهل مكة في الحج هل يقصر أم لا نقول لا, سفر لا قصر إلا مع سفر لا يوجد في الشرع علة للقصر إلا محصور فيه فهنا يرد السؤال من اعتقد أنه مسافر اذا ذهب إلى عرفة ومزلفة ومنام عند العده وذهب حينئذ له ان يقصر واذا اعتقد ان ليس مسافرا فحينئذ لا يجوز له السفر القصر لا يجوز له القصر فعله او ما ذكره الجمهور من القصر أو ما ينسب لبعض ليس الجمهور جمهور على اتمام اهل مكه ما يقال لبعضهم انه جوز لأهل مكه القصر بناء على انه مسافرون وليس بناء على انهم مقيمون هذا قول محدث أن يعتقد المكي أنه مقيم ثم يقصر وما نسب إلى بعضهم كاب حنيفه أن العله علة القصر النسب ليست بصحيحه هذه ضعيفة لا يعول عليها لا يعول وإنما علة القصر لأهل مكة السفر إن كانوا مسافرين فحينئذ نقول لهم القصر وإن لم يكونوا مسافرين فليس لهم آه القصر إذن نقول القصر مع السفر يطرد وجودا وعدما لحكمة وهي وجود المشقة وهذه المشقة مقطوعه بها لذا قال الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب إذا انتفت المشقة في بعض الصور هل ينتفي الحكم؟ الجواب لا لا ينتفي لأن الحكم معلل وهو القصر معلل بالسفر وجودا وعدما وانتفاء الحكمة في بعض الصور لا يلزم منه انتفاء العلة أو انتفاء الحكم لا يلزم منه انتفاء العلة أو انتفاء الحكم ثم قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة الرقي رقي الولد وقد لا يكون أي الجامع أو الوصف المذكور ذاك الرابع قد لا يكون موجودا في محل الحكم قد لا يكون موجودا بالفعل في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده يعني موجود بالقوة لا, لا بالفعل اذا وجود العدل قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة إذا كان مترقب الوجود وهو الآن غير موجود كتحريم نكاح الحر للآمة الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بشرطه إذا تفشرط هنا كتحريم نكاح المرأة الحر للآمة لعدلة رق الولد لا يجوز نكاح الحر للامه لماذا؟ قالوا لعلة رق الولد طيب رق الولد هذا وصف قائم بالولد هو ما جاء كذلك هو ما جاء فكيف نقول يحرم نكاحا الحر للأمة لعلة رق الولد هو ما وصل بعد إذن هو يترقب وجوده يترقب وجوده فعينئذ نقول رق الولد وصف قائم به وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالنكاح فرق الولد وصف غير موجود في محل الحكم وهو تحريم النكاح إلا أنه مترقب الوجود إذا لم يودد بالفعل وإنما سيودد بالقوة قال وله ألقاب منها العلة يعني الجامع له ألقاب له أسماء في الصلاح عنده يسمى الجامع ويسمى العلة والمناط والمؤثر والمظن إلى آخر ما سيذكره المصنف وله أي للجامع بين الفرع والأصل القاب منها العلة وقد سبق تفسيرها في أول الكتاب ومن القابه المؤثر يسمى الجامع المؤثر لماذا؟ لأن له تأثير في الحكم أثر في وجود الحكم الإسكار كلما وجد أثر في المحل فحرم وقع الحكم الذي يكون في الأصل والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة أو بمناسبته معنى واضح وهو المعنى أي الوصف يعني ما هو المؤثر قال هو المعنى أي الوصف الذي عرف كونه كون ذلك الوصف مناطا للحكم مناط يعني علق عليه الحكم ماذا هو حقيقه العله يجعل لنا ذات يعني شجرا نعلق عليها الاسلحه نحوها إذن هذا الحكم قد علق بالعلة فإن, وجده وجده. فإن وجدت وجد معها وإذا فلا إذا سمي مؤثرا لكونه له تأثير في الحكم حقيقته كونه مناطا للحكم وهذا حقيقة العلة بمناسبة يعني كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمة الحكمي يعني لابد أن يكون بين الحكم والمعنى مناسبة لابد أن يكون بين الحكم والمعنى مناسبة وهذا هو حقيقة المظنة التي سيذكرها الثالث قال والمناط يعني من القابل العله المناط وأصل المناط هو موضع التعليق موضع التعليق لأنها مناط الحكم أي مكان نوطه أي تعليقه وهو من تعلق الشيء بالشيء يعني المناطم ماخوذ من تعلق الشيء بالشيء ومنه نياط القلب نياط القلب اي عرق علق به القلب فهو علاقه القلب كما قال هنا دل علاقته نياط القلب هذا عرق علق به القلب فهو علاقته يعني كان القلب علق به فذلك هو عند الفقهاء فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم المناط متعلق الحكم يعني العلة التي علق بها الحكم يسمى جامعا ويسمى مؤثرا ويسمى مناطا لكون الحكم قد تعلق به فهو علاقة فهو علاقة والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط أو تخريجه هذه ثلاثة احوال ثلاثه احوال وهو ما يعالون له عندهم الاجتهاد في العله الاجتهاد في العله له ثلاثة انواع تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط والمناط المرض به ماذا العله تحقيق العله وتنقيح العله وتخريج العله اذا ثلاثة ابحاث ولذلك قال والبحث فيه البحث في المناط او في الجامع او في المؤثر اما لوجوده يعني لوجود الوصف وهو المسمى بتحقيق المناط تحقيق العله في الفرع يعني نظر المفتي في الفرع فيبحث هل هذه العله موجودة في الفرع او لا يسمى ماذا يسمى تحقيق المناط نظر المجتهد في العل في الفرع النبي يبحث ويسأل ويتأكد يشم الرائحة يذوق إلى اخره هل العلة الإسكام موجودة في النبيذ أو لا هذا يسمى ماذا يسمى تحقيق المناط ولذلك قال إما لوجوده يعني وجود ماذا وجود الوصف أو الجامع في المحل الذي يطلب له الحكم وهو الفرع وهو تحقيق المناط ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع أو النوع الثاني تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط تنقيح المنات تنقيح تفعيل وهو في اللغة التهذيب والتصفية أو التنقي والتخليص كما ذكره المصنف ومرادهم بتنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له الغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار صالح له يعني تأتي عدة أوصاف فيأتي الشارع فيعلق الحكم على تلك الأوصاف هل كل الأوصاف صالحة للتعليل أو لا يأتي هنا المجتهد فينقح ويصفي ويخلص تلك الأوصاف فينظر في بعض الأوصاف فإذا بها صالحة للتعليم فيبقيها وينظر في بعض الأوصاف فإذا بها لا تصلح للتعليم فيلغيها هذا يسمى ماذا؟ تنقيح تصفيه العلة من غيرها الأول وجود العلة في الفرع هذا لا كان في واضح والثاني العلة شابه بعض الأوصاف جاء معها بعض الأوصاف ولذلك قال هنا تنقيح المناط بأن ينص الشارع على حكم كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه للاعرابي الذي جاء جاء اعرابي ينتف شعره ويضرب صدره يقول هلكت واهلكت يا رسول الله وقعت اهلي في انها لرمضان قال اعتق رقبه هذا جواب حكم شرعي الحكم الشرعي الان هذا نزل على عده اوصاف اعرابي جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت واهلكت وقال وقعت في نهار رمضان خمسة أشياء هل الحكم أعتق رقبة منزل على كل الأوصاف بحيث لو جاء اعجمي نقول له الحكم ليس لك أو إذا جاء لا ينتف شعره أو لا يضرب صدر الحكم ليس لك فنجعل كل الأوصاف هذه علة مركبة أو نقول كونه عربيا هذا لا أثر له في الحكم لأن الشرع لا يفرق بين العربي والعجمي كونه يضرب صدره وينتم شعره هذا حال غضب ونحوها لا أثر له كذلك كونه قال هلكت واهلكت هذا خوف من المعصي الأخير لا أثر له فإذا به ننظر الى المعنى الرابع أو الخامس كونه واقع في نهار رمضان فنقول هذا محل الحكم هذا يسمى تصفيه وتخلية أن ينص الشارع على حكم عقيبة أو صاف متعدده حادثة وقعت تضمنت عدة أوصاف نص الشارع على الحكم فيلغي المجتهد غير المؤثر ككونه عربيا لا يؤثر في الأحكام الشرعية لا فرق بين عربي وعجم لا بالتقوى ويعلق الحكم على ما بقي على ما بقي وهو كونه واقع أهله في نهار رمضان هذا يسمى ماذا؟ تنقيح العلة وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره، وهذا هو محل المعركة. أكثر منكري القياس سلم بالأول والثاني، بل الأول مجمع عليه. تحقيق المناق هذا متفق عليه. وتنقيح أكثر منكري القياس على قول به. والثالث هذا هو محل النزاع. تخريجه بمعنى التخريج هنا بمعنى الاستنباط. الاستنباط. إخراج العله من النص جاء النص رتب حكما على واقعة أو حادثة يأتي المجتهد فيتأمل وينظر هل في هذا المحل الذي حكم عليه معنى مناسب يمكن تعليق الحكم عليه أو لا فينظر ويبحث ويجتهد فإذا قيل حرمت الخمره ولم يقل لإسكار نحيا فينظر فإذا به المعنى الذي يمكن أن يعلق عليه الحكم وهو التحريم هو الإسكاء. فإن قل واستخرجت هذه العلة. إذن قال هنا تخريده بأن ينص الشارع على حكم هذا الحكم الشرعي نص عليه من الشرع غير غير مقترن بما يصلح علة. لم ينص على العلة لأن العلة قد تكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة. وفرق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها المنصوص عليها هذه لا إشكال فيها في كونها علة وأما المستنبطة هي التي ذكر هنا قال غير مقتنن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد بنظره واجتهاده وعلمه علته قال باجتهاده ونظره بمسلك المناسبة والإخال الآتي ذكره لأن استخراج العلة له ثلاث طرق سيذكرها المصنف فيما بعد بعد. إذن عرفنا البحث في الجامع إما بتحقيق المناط وهذا يكون متعلقا بالفرع أن تبحث في العلة هل هي موجودة في الفرع أو لا الثاني تنقيح المناط العلة وهو كون الحكم الشرعي قد صدر مرتبا على معان متعددة وأوصاف متعددة بالنظر إليها ليست كلها صالحة للاعتبار فيثبت المرتهد ما يصلح اعتباره علة للحكم ويلغي ما لا يصلح للاعتبار كما ذكرنا في قصة العرابي الثالث أن ينص على حكم ولا ينص على علته فيأتي المرتهد فيستخرج علة مناسبة للحكم ومن القاب الجامع المظنة يقال جامع وعلة ومظنة وهي مشتقة من قولهم ظننت الشيء يعني مشتقة من الظن والأصل في الظن أنه خلاف اليقين وقد تكون المظن بمعنى العلم أو قد يكون الظن بمعنى العلم كما في قول تعالى الذين يظنون انهم ملاقو ربهم يظنون بمعنى يوقنون وتارة تأتي بمعنى رجحان الاحتمال يعني رجحان أحد الاحتمالين على الآخر بحيث يكون أقرب الى اليقين فلذلك هي الأمر إذا عرفنا معناها من جهة اللغة تأتي بمعنى الظن وبمعنى العلم وبمعنى الرجحان فلذلك لوجودها أو إتيانها بهذه المعاني الثلاثة هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم المظنة تطلق على العلم لكن بشرط وجود وظهور الحكمة إن وجدت حكمة العلة أو حكمة الحكم المرتب على العلة سمي مظنه إن اجتمل هي الأمر المجتمل قال فلذلك الفاء التفرية فلأن المظنه تأتي بالمعاني الثلاث السابقة صح أن يطلق على الجامع مظنه لأنه مظنة تحقق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم إما قطعا واحتمالا كما سيذكره المصنف إذا معنى المظنه قال هي الأمر كالسفر مثلا المجتمل ذلك السفر على الحكمة من شرعية الحكم وهو القصر والمراد بالحكمة هنا حكمة السفر تخفيف المشقة البائسة على الحكم هذه الحكمة باعثه على الحكم وهو القصر إذا المظنة تطلق على الجامع مع وجود حكمة الحكم فإذا انتفى حكمة الحكم يسمى جامعا وعلة ولا يسمى مظنا، واضح؟ لذلك قيده هنا قال الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة إن وجد العلة والجامع مشتملا على الحكمة فعينئذ سمي علة وجامعا ومضن وإذا انتفت الحكمة فعينئذ يسمى علة وجامعا ولا يسمى مضن إما قطعا كالمشقة في السفر قطعا لماذا؟ للنص لأن الشرع هو الذي علل قال السفر قطعة من العذاب إما قطعا كالمشقة في السفر السفر إلة الحكم وهو القصر وهو مشتمل على الحكمة وهي دفع المشقة وهي مقطوع بها للنص أو احتمالا أو حصول المعنى يكون احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب متى يثبت النسب؟ نقول كوطع الزوجة بعد العقد لكن يقيد مع الدخول مع الدخول في لحوق النسب هنا أقام الشرع مقام الاطلاع على الفراش أقام عقد النكاح مع الدخول مقام احتمال ايقاع الجماع ونحوه لأنه كما هو معلوم أن النسب يكون ماذا للفراش طيب إذا حصل الفراش الذي هو كناية عن الجماع هل نقطع بين هذا ولد فلان؟ ما نقطع لماذا لأننا ما اطلعنا على شيء هل اطلعنا على ايقاء النطفة في موضعه حتى نقول الأمر مقطوع به أو من باب الظن والاحتمال من باب الظن إذا ننسب فلان لأبيه ها وأمه نقول هذا الولد للفراش لكون الشرع أقام النكاح مع الدخول علامة على الجماع والوطئ وصار احتمالا لأنه لا يمكن الاطلاع على على الأمر الغائب إذا قال أو احتمالا أو حصول المعنى احتمالا كوطئ الزودة بعد العقد مع الدخول هذا لا يمكن الاطلاع عليه في لحوق النسب ننسب الشخص لابيه بماذا بعقد النكاح مع الدخول أقام النكاح جعله كالعله في ثبوت النسب نسب زيد لأبيه إذا نقول هذا احتمالا أو قطعا نقول هذا من باب الاحتمال لأنه لا سبيل للطلع إلى حقيقة الأمر كوطء الزوجة بعد العقد مع الدخول في لحوق النسب إذ هو مظنة حصول النطفة في الرحم هكذا قال الأصونيون حينئذ أقام الشارع مقام للطلاع على النطفة في الرحم امرا ظاهرا يدل عليه وهو عقد الزواج عقد النكاح فالعلم في إثبات النسب هو الفراش الذي هو العقد الصحيح لأنه مظنة حصول الجماع ونحوه فما خل عن الحكمة فليس بمظنة فما يعني الجامع إذا خل عن الحكمة فليس بمظنة يعني لا يسمى مظنة حينئذ كل مظنة جامع وليس بعكس لأن المظنة شرطها وجود الحكمة فإذا انتفت الحكمة نقول هذا جامع وليس ليس بمظنة والسبب يعني ومن الفاض أو ما يطلق على الجامع السبب يطلق على الجامع السبب وأصله يعني لما سمي سببا السبب في اللغة كما سبق هو الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة كالحبل في البئر مثلا هل تستطيع أن تأخذ مباشرة بالماء بنفسك؟ لا ما تستطيع اذا كل ما توصل به من غير مباشرة فهو سبب فهو, فهو سبب ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة وهنا كذلك لا يمكن أن نتوصل إلى تحريم النبيذ إلا بواسطة سبب وهو, وهو الاسكار لذلك سمية العله أو الجامع سمية سببا لأنه لا يتوصل إلى إيقاء الحكم حكم الأصل على الفرع وهو النبيذ التحريم إلا بواسطة هذا الواسطة هو السبب لم يمكن توصل به مباشرة الحبل بالنسبة لي للماء والمتسبب هو المتعاطي لفعله يعني لفعل السبب ليس المؤثر في إخراج الماء مثلا هو الحبل نفسه هو السبب بل المحرك هو هو المتسبب وهو هنا في هذا المقام في باب القياس ما يتوصل به أو توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه فيما لا نص فيه والذي لا نص فيه هو, هو الفرع توصلن بهذا الجامع إلى العلم بحكم الفرع هل هو مباشره ليس مباشرة إنما كان بي بواسطه لذلك سمي, سمي سببا وهو هنا في هذا المقام ما توصل به إلى معرفة الحكم يعني الطريق إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه لأن الحكم الشرعي إنما يعرف في الفرع الذي لا نص فيه وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة سبق أن بعضهم رأنا السبب العلة بمعنى واحد وهو مراد المصنف هنا ومع علة تراد فالسبب والفرق بعضهم إليه قد وجزء السبب إذن السبب قد يكون مدلوله بسيطا كما أن العلة قد تكون بسيطة وقد يكون مركبا كما أن العلة تكون مركبة الإسكار هذا سبب واحد وهو علة واحدة حينئذ هل يمكن تتجزا لا تتجزا والقتل العمد العدوان هذا عله مركبه وسبب مركب هل يمكن تتجزأ؟ لا يمكن أن يتجزا اذا يصح أن نقول العدوان جزء العله وليس كل العله كذلك كذلك نقول العدوان جزء سبب لماذا لان السبب بمعنى العله هنا قال وجزء السبب اي السبب كالعلة يتركب من عده اوصاف في بعض احوالها كذلك كما قلنا جزء العلة نقول جزء السبب وجزء السبب هو الوصف الواحد من أوصافه كجزء العلة كالعدوان من قولك القتل العمد العدوان ومن القاب الجامع المقتضي اسم فاعل من اقتضاء وهو لغة طالب القضاء ليس طلب القضاء المقتضي بكسر الضاد بكسر الضاد نعم اسم فاعل الذي نكون هو الطالب وليس هو الطلب طلب هذا معنى الاقتضاء وليس معنى المقتضي والمقتضي اسم فاعل من اقتضى وهو لغة طالب القضاء فيطلق هنا على الجامع لاقتضائه ثبوت الحكم الشرعي كالإسكاري يقتضي تحريم الخمر إذن العله والجامع يسمى ماذا يسمى مقتضيا مقتضي لأنه يطلب الحكم فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم ومن ألقاب الجامع المستدعي لكسر العين اسم فاعل من السدعة وهو من دعوته إلى كذا أي حثثته عليه سمي الجامع مستدعيا لاستدعائه الحكمة لأن الجامع يستدعي الحكمة ويطلبه إذن هذه كلها الفاظ والصلاحات مرادها العله والجامع والمستدعي والمقتضي والسباب والمؤثر والمضنة كلها اسماء والمراد بها واحد وقد يحصل نوع اختلاف لسبب الاشتقاق سبب الاشتقاق كما قيل في المضنة ثم الجامع كان وصفا بين لنا ان الجامع قد يكون وصفا مناسبا يصرح اعتباره وقد يكون وصفا غير مناسب لا يصرح اعتباره واضم في هذا قدر الكفايه ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه